أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعد شايف منتهينا من تقسيم آآ الأمر آآ من تقسيم الكلام من حيث استعمال في الموضع لها إلى حقيقة ومجاز انتقل الشيخ ابن عثمين على رحمة الله إلى تقسيم جديد من تقسيمات الكلام وهو تقسيم الكلام من حيث ما, تضم ما تضمنه من طلب أو نهب و هينقسم الكلام إلى أمر ويه ونب فناقف مع الجزء الأول منه الآن وهو الأمر يقول عليه رحمة الله الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة خد بالك ده مشانه بيقول الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء كرر تاني يقول الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء طيب خدوا بالك ده القول هو قول, معنا قول هيخرج معنا مشاكل قول هيخرج ايه جيد هيخرج معنا الفعل ويخرج معنا الاشاره ونحوها حتى ولو فهمت فهذه لا تسمى لا تسمى قولا ويقول يتضمن طلب الفعل هيخرج يخرج معنا يا مشايخ، هيخرج معنا النهي، لأن النهي يتضمن طلب الترق وليس طلب الفعل. يبقى الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يتطلب أو يتضمن طلب الفعل، أما النهي فيتضمن طلب الترق. يقول على وجه الاستعلاء، هيخرج ما تضمن طلب الفعل، ولكن على غير وجه الاستعلاء. وذا اللي بيسموه دعاء إذا كان الإنسان بيأس الله عز وجل فالإنسان لما والله يقول الله جل وعلا يقول رب اغفر لي وارحمني فانت لما تيجي تقول اغفر لي هذا فعل أمر ارحمني هذا فعل أمر فلا يقال أنك تأمر الله جل وعلا ولكن يقول دعاء لأن الأمر يجب أن يكون على جهة الاستعلاء يعني من الأعلى إلى الأدنى وأنت الادنى بالنسبة لجل أعلى فلما انت تقول رب اغفر لي أو تقول رب ارحمني فهذا طلب من الأقل إلى الأعلى فذا من دعاء طيب وقد ويخرج أيضا يبىوا الحاجة يخرجها قولنا على وجه الاستلاء الدعاء لأن الدعاء طلب من العبد إلى الله عز وجل ويخرج الالتماس والالتماس اللي هو بيكون من إيه من يعني من مساوي لمساوي يعني من إنسان لإنسان فلما يجي مثلا الرجل يعمل في عمل من الأعمال ويطلب من رئيس من الشغل طلب معين مثلا يقول ويقول مثلا اعطني اجازه فقوله اعطني اجازه هذا فعل أمر لكن لا يقال انه بيأمر رئيسنا او بيطلبه لكن يقال انه بيلتمس منه هذا هذا الشيء ففي حق الله هذا يسمى دعاء وفي حق البشر يسمى التماس وفي حق البشر يسمى التماس لكن طبعا لا شك ان الرئيس لما يأمر مرؤوسه او الاب يأمر ابنه فمثل هذا يسمى إيه يعني مثل هذا يدخل في معنى الأمر لأنه من الأعلى إلى الأدنى لأن الرئيس بالنسبة المرؤوس أعلى والابن والاب بالنسبة الابن أعلى منه لكن العكس ذا يسمى التماس الله سجى ما شايف؟ ها معنا ها ما شايف؟ يبقى إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى إذا كان الطلب من الأعلى للأدنى دأمر وإذا كان من الأدنى للأعلى ددعاء في حق الله هو في حق البشر ده بنعتبره مساوي بنسميه إيه بنسميه التماس بيسمى التماس لذلك الابن لما بيقول لوالده مثلا اعطني كذا أو اعطني كذا فهذا يقول لا أمر لكن لو قال أنه يأمر والد ولكن يقال يلتمس من والده يبقى إذا صار الفرق بين الأمر والدعاء والالتماس ما هو يا مشايخ من الأعلى للأسفل اللي جاءت الاستعلاء اللي يفرق جاءت الاستعلاء إن كان هناك فيه استعلاء يبقى إذن هذا أمر وإذا خلا من الاستعلاء فهذا إما دعاء إذا كان من العبد للجل الاعلى وإما التماس إذا كان من بين البشر بعضهم بعضا طيب طيب انتقل بعد ذلك بعد ما عرفنا الأمر إلى صياغ الأمر انتقل بعد ما عرفنا الأمر إلى, إلى صياغ الأمر خذوا بالك يا مشايخ أن الأمر قضياتي لغير الالتماس يعني كما مع الأمر قضياتي للإباحة مثل مثلا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا طبعا قول وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا هذا فعل ولا يقال أنه يوجب للصياغ على كل أحد ولا حتى يستحبه لكن غاية ما هنالك أنه يجعله إيه يجعل الاستياد مباحا أنه يجعل الاستياد مباحا فلذلك الأمر قد يخرج يعني عن صيغته الأساسية اللي هي صيغة الطلب إذا خلى منه إلى حسب ما تخرج إليه القرائن قد يكون التماس أو دعاء وقد يخرج إلى الإله انتقل لمبحث جديد وهو صيغ الأمر يقول الشيخ على رحمة الله صيغ الأمر أربع صيغ الأمر أربع اول حاجه يقول ايه فعل الأمر مثل مثل قول الله عز وجل اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك يبقى حاجة في صيغ الأمر يا ما شايف ها فعل الأمر فاول صيغه تدل على الأمر فعل الأمر مثل قول الله عز وجل اتل ما اوحي اليك فاتلنا تقول فعل الأمر يدل على وجوب تلاوه ما اوحي لي وتلاونه بمعنى الاتباع يعني وجوب اتباع تمام او مثل قول الله عز وجل وأقيم الصلاه قل فعل امر يدل على وجوبه اقامه الصلاة واتوا الزكاه وهكذا يبقى دي كلها افعال امر يبقى اول صيغه من صيغ الامر فعل الامر فعل الامر طيب الصيغه الثانيه يقول اسم فعل الامر اسم فعل الايه الامر وطبعا احنا مر بينا في شرح الاجروميه اسماء الافعال صح كده يا مشايخ وقلنا ان أسماء الأفعال منها ما يكون للماضي مثل هيهات فهيهات بمعنى بعض ذا اسم فعل ماضي ومنها ما يكون للمضارع مثل مثلا أف مثلا هو بمعنى اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع إذا كان ايه اه يعني وعن هناك مثلا أسماء أفعال أمر مثل مثلا حي على الصلاة وصاهم فحي وصه هذه اسماء افعال امر فحي معناها هلم واقبل وصه معناها يعني اسكت او انتهي عن شيء معين ونحو ذلك يعني يبقى إذن نعم اقول ان هناك اسماء افعال ماضيه مثل هيهات يعني ايه فعل لما انت بتشوف المعنى بتاع الفعل ايه يعني انت لما بتيجي بتقول هيات هيات معناها معناها بعده طب وبعده ده فعل يا مشايخ فعل ماضي يبقى هيات عبر عن الفعل الماضي لكن ما فيهوش ايه يعني هيات لما ياخد بالك ليه قلنا انه هو اسم فعل يا مشايخ لانه تضمن معنى الفعل من غير الزمن يعني اذا انت تجد ان هو نابع عن الفعل في معنى الفعل لكن ما فيش الزمن بتاعه فلذلك هيات لا تدل على زمن ب إيه ب ب وإنما جزء معناها مركب في معنى الزمن خلاص كده مشايف لأن انت بعدها تقول بعد بعدة يبعد ااا آآ وإذا في الامر تقول ابعد مثلا إبع أنت كده فيها إيه في الهيئة بتاعت بعدة بتتغير في الأزمنة الثلاثة صح كده مشايف هي بعدة تتغير في الأزمنة الثلاثة معك فل فكل فالهيئة بتاعتها هتدل على إيه على أزمنة مختلفة لكن هيئات هي دلت على معنى وعلى زمان الاثنين مع بعض بس لا تتغير هيئتها ما دلتش بالهيئه لكن دلت باصل ايه باصل وضعها يعني هيئات من اصل وضعها عند العرب يتدل على معنى بعد قال انها اسم فعل ماضي اسم فعل ماضي خلاص كده مش شايف ومثل مثلا ما تقول اوف مثلا فلما تقول اوف تقول اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر فانت لما بتيجي تقول معنى تقول معنى ايه تقول معناها اتضجر او اتوجع اتلجر لا اتوجه اللي هي ار اللي هي, اللي هي آه دي اسم فعل مضارع بمعنى اتوجه فهذه افعال مضارعه فطالما المعنى الذي دلت عليه معنى مضارع لذلك نقول اسم فعل مضارع لكن لو جيت مثلا لصا فصا معناه معناها مثلا أسكت او حي معناها اقبل فهذه افعال امر لذلك نقول ان صا وحي اسم فعل امر فذا المعنى يعني ان هذه كما ذكرنا ان هي محفوظة يعني سماعيه فهي معروفة كلمات معاناة سماعيه ولا صيغه قياسية من السلاسي في البناء لل... لفعل الأمر هي فعل فعالي كما ذكرنا ليه دراك زيد ونزالي عمرو رح ذلك. واحنا ذكرنا لكم قبل ذلك مشكل جاي يبقى إذن مما يدل على الأمر اسم فعل الأمر فلما تقول حي على الصلاة نقول هذا هذا خطاب من الله عز... أو... خطاب يتضمن طلب اقامه الصلاة او الأمر بإقامة الصلاه نقول منين استفدنا الأمر في كلمه حي على الصلاه ما ها من اسم فعل الامر استفدناها من اسم فعل الايه من اسم فعل الامر طيب و... ومثلها مثلا قول الله عز وجل والقائلين الاخواني ايه هلُم إلينا يعني هلُم يا أينام يعني أقبله فلذلك هو إيه اسم فعل أمر برضه هلُم اسم فعل أمر فيبأحنا نقول النازل الآية فيها أمر لهم بالقُبُب بالإقدام إليهم ونحو ذلك نقول استفدنا هذا الأمر من وجود اسم فعل الأمر فيها اللي هو إيه هلُم يبأ إذا صيغة لا عندك أو من صيغة الأمر الصيغة الأولى كصيغة يا مشايخ فعل الأمر. الصفة الثانية اسم فعل الأمر. جي. الصفة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر اللي بينوب عن فعل الأمر. لأن المصدر قد ينوب عن فعل ماضي وقد ينوب عن مضارع وقد ينوب عن إيه عن أمر. فإذا ناب المصدر عن فعل الأمر فهو بدأ من قراءة او من صيغ الإيه؟ من صيغ الأمر. خدوا بالك. طبعًا عارفين التصليب يا مشاك. يعني احنا لو كنا مثلا ضربا ده فعل يا مشاك. الماضي لأنه دل بمعناه على معنى الضرب بمدته ودل بهيئةه على أن الضرب في الزمان الماضي. طب لما قل يضرب فعل مضارع يبدر يب دل على معنى الضرب ودل على أن الضرب في الزمان المضارع أو الحاضر. طب لو قلت اضرب أحسنتم يبقى إذا أقول إيه اضرب فعل أمر فعل أمر لأنه دل بمعناه على معنى الضرب وبهيئه على الزمان على زمان المستقبل جاي كده يبقى اذا ده ايه الازمنه الثلاثه والافعال الثلاثه معك. لكن لو قلت ضرب بس ده صار إيه؟ ده صار اسم فعل ده ما صارش اسم فعل ده صار مصدر اقول ضرب يضرب ضربا فضرب ده ايه يا مشايخ ده المصدر لان هو دي الماده اللي اشتق منها الكلام ده كله هي ماده الضرب لكن في اي زمان ما تعلقتش بزمن ممكن اشتق منها ضرب في الزمان الماضي اقول ضرب ممكن اشتق منها ضرب في زمان المضارع اقول يضرب ممكن اشتق منها ضرب في الزمان المستقبل اقول يضرب ده على قول من قال ان اصل اشتقاق المصادر بخلاف من قال الفعل يعني مش محل لتفصيل خلاص كده مش شايف يبقى إذن يبقى إذن صار عندي الآن إيه مصدر وصار عندي إيه أفعال آياتي مشاهد المصدر اللي هو دل على مدى ال المدة بتاعت الكلمة للمعنى بتاعه يعني لو مص يعني لو قلت كتب مصدرها إيه مشايخ جايد يبقى إذن دا أصل المدة اللي هو المعنى بيظهر حوله طيب يا مشاهد انتبهوا كل معنى أنت إيه المصدر دا قد ينوب عن الفعل الماضي وقد ينوب عن الفعل المضارع وقد ينوب عن فعل الأمر بحسب سياق الجمل فانت ممكن بتقول ايه آه آه هو ده في الغالب لما بنقول ان المصدر منصوب على المصدريه نقول قلنا هذا الاسم اللي هو بيسموه مفعول مطلق يا مشايخ بس ايه بس بنحذف الفعل الفعل الاول لان اصل مفعول مطلق تقول ايه تقول إيه؟ آه آه آه آه اضرب زيد اضرب زيد ضربه صح كده وتقول ضربا ده ايه مفعول مطلق فاحنا بنعمل ايه هنحذف اضرب ونقول زيد ضربه خلاص كده يا مشايخ يبقى اصل المصدر ده نابه على الفعل لذلك ايه تقول ضرب ضربا ويضرب ضربا واضرب ضربا فلذلك ضرب هذه قد نوب عن فعل ماضي وقد نوب عن مضارع وقد نوب عن امر خلاص كده مش يبقى احنا متى تكون داله على فعل الامر اذا نابت عن ايه مشايخ متى تكون من صيغ الامر اذا نابت عن فعل الامر خلاص كده مش مثل قول الله زوجن فاذا لقيتم الذين كفروا فايه فضرب الرقاب يعني ايه فضرب الرقاب فضرب الرقاب لكن هو ما قالش فاضربوا جبنا ضربوا ديت منين نقول لك اه اذا مصدر نابع عن فعل الامر لان ضرب هنا مصدر نابع عن فعل الامر اللي هو ايه اضربوا فنقول لك يبقى ده من صيغ الايه مشايخ من صيغ الامر ويبقى هذه الايه فيها امر بضرب رقاب الكافرين يقول لك يا جماعة جبت الامر منين احنا مش لاقين فعل امر نلوماه بس إحنا عندنا مصدر هنا اللي هو الضرب نائب عن فعل الأمر وال النائب عن فعل الأمر علمنا من الأصول أنه هي مشايخ من صيغ الإيه؟ من صيغ الأمر أحسنتم هذا أيضا من صيغ الأمر اللي يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الإيه فضرب الرقاب فضرب الرقاق فضربنا نقول إيه اسم هنقول مصدر نائب عن فعل الأمر فدا دلء فدا أيضا من صياغة من صياغة جاي الصياغة مربعة معنا المضارع المكرون بلاه الامر المضارع المكرون بلاه الـ بلاه الامر مثل قول الله عز وجل لتأمنوا بالله ورسوله لتأمنوا بالله ورسوله طبعا تؤمن هنا أنا أقول فعل مضارع مجزوم به مجزوم بلام الامر علامه جزمه حذف النون لانه من الامثله الخمسه ويبقى هذه لام الايه لام الامر ويبقى احنا استفدنا صيغه الامر هنا في قول لؤمن بالله ورسوله قول هذه الايه فيها أمر بالإيمان بالله ورسوله يا جماعه استفدت الامر منين نقول من, من لام الأمر التي دخلت على الفعل المضارع فهذه من صيغ الامر كما تعلمنا من البصول يبقى اذا كده مشايخ انتوا معانا ولا مش معانا اه فهذه من صيغ الإيه من صيغ الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله فهذه من صيغ الأمر اللي بنسي طيب خدوا بلك مشايخ وهناك مثلا قول الله عز وجل من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فإلى أخره يمدد ويقطع فهذه أفعال مضارعة لكن دخلت عليها يا مشايخ دخلت عليها لام الأمر فطالما دخلت عليها لام الأمر ففي هذه الحالة دلت على معنى الإيم شايف دلت على معنى الأمر أكسبت الفعل المضارع معنى الأمر وتصير من صيغ الأمر في هذه الحالة فيصير مأمور بكل الشيء طيب ومثله قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نزورهم فعندك برضو اللام يقضوا ويوفوا فاللام الداخل برضو لام الأمر فكأنه أمرهم بالقضاء التفس واليفاء بالنزور وهكذا أو مصدقوا الله عزوجل ليتفروا بما آتيناهم وليتمتعوا والله طبعا هذا مش يقال الأمر لهم بالكفر لكن يقال هذا جاء يعني دع على سبيل التهديد يعني الأمر جاء هنا على سبيل التهديد لكن هذا لا م الأمر طبعا مش أي علامة لا م الأمر يا مشاريك ما هي علامته لا م الأمر؟ إزاي تعرفه؟ لأننا طبعا تدنا إن اللام قد كل الأمر وقد كل الأيام شاهد وقد كل التعليق يسموه لام كيل اللي إحنا قلنا لسه بنفته في ال في الأجرميه فكرينوا لا م شاهد اينا طيب لام التعليل بتعمل ايه في الفعل المضارع ها مش هاي. لام التعليل بتعمل ايه في الفعل المضارع لام كي او لام التعليل تنصب او من نواصب الفعل المضارع اما لام الامر فهي تجزم الفعل المضارع خلاص كده مش انتبهوا لهذا. يبقى اذا لام التعليل تنصب الفعل المضارع لكن لام الامر بتعمل ايه في الفعل المضارع تاجز من الفعل المضارع صح كده فانتبهوا من هذا من هذا التفريق يعني الايه ايه طباعات الايه كده الايه اولها ايه بتقول ايه الايه لا ده دي ايه دي ايه صوره ايه اللي تؤمنوا بالله ورسوله دي ايه الايه الايه المجادله <تصفيق> انا عايز اولها عايز اوونها عايز اقول اصل تؤمنوا بالله ورسوله جت في اكتر من موطن فاحنا عايزين نؤولها بس ايه اسمعوا اسمعوني يا مشايخ مش سامع الآيه تقول ايه عندكم معاكم مصحف او شيء ايه يا ابني أقول الايه بتقول ايه بس ها دي آية الأحزاب صح, دي آية الأحزاب دي آية الأحزاب صح؟ ايتيه سوره ايه هو كاتب عندي سوره المجادله اه اتسدس فتحه فوق انا مستغرب لما ما كاتبها في المجادله طب في سوره المجادله اه كاتب المجادله رقم أربعة ولا ده ولا دي لحاله خطا عنده مش موجوده في رقمها في الايه رقم 4 في المجادله طيب جيد بتقول بقى يا ابني قول لي الايه من اولها ما تجيبليش اخرها جاي جاي جيد ايه بايزن الا مفتعليل لام التعليل, لام التعليل. يبقى إذا المسألة اللي الشيخ ضربوا هنا في الحقيقة فقط لعل صفت كرا ص صفت قلم من الشيخ يعني أحسن هو لعل صفت قلم من الشيخ عليه رحمة الله فهو المسألة مش فعلًا مش منضبط يعني إنه قال لعزوجي اللي تؤمنوا بالله ورسوله فيا في هذه الحالة هيصير لم فعلًا لم تعليل يعني على هذه على كل الآيات ففي الحقيقة إذا يعني هذا في الحقيقة مش منضبط يعني بس الله جيب لنا هذه في أصل المثلتها الشيخ بن مسايمين عليه رحمة الله طيب على كل أحوال احذفه هذه الآية هذه لم لم التعليل ليست لم الأمر ولعلها صرف قلم من الشيخ عليه رحمة الله يعني. طيب احنا ممكن نضع مكانها يعني أولى من هذا اللي قول عز وجل إيه؟ ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نزورهم وهذه أيضا الشيخ ما السلبي خلاص كما شايف؟ فليقضوا تفسهم وليوفوا نزورهم هذه كلها لامات الأمر ايه نعم. نعم ألو نعم, نعم. هل سمعنا ولا ماذا طيب ماشي احنا نقول احنا نضع مكانها قول الله عز وجل سم ليقضوا تفساهم وليوفوا نظرا فهذا إلام فهذا إلامات الأمر وهذا الشيخ أيضا ابن عسامين على رحمه الله ذكرها خلاص كده مش طيب جاي طيب اذا هذه المهم يعني الان ان المضارع المقرون بلام الامر هذه من صيغ ال يعني من من الامر طيب انتبه معنا يا شباب احنا قلنا ان لام الامر بتعمل في الفعل المضارع بتجزم الفعل المضارع طيب ولام ولام التعليل بتعمل ايه في الفعل المضارع يا تنصب الفعل المضارع فلذلك ايه فرق بين اللامين لازم تاخد بالك من كلا الايه من كلا اللامين يبقى علامه لام التعليل ان الفعل المضارع بعدها مجزوم واما ان الفعل المضارع بعدها منصوب واما لام الامر فالفعل المضارع بعدها يعني مجزوم نعم وطبعا المعنى بيفرق طبعا يا مشايخ لأن أنت طبعا المعنى إن لام التعليل هتبقى بمعنى كي أو لأج وأما لام الأمر ففيها صيغة الأمر فذا طبعا أنت صارن تفرقوا بين كلا المعنيين يعني من حيث المعنى طيب طيب صار الخلاصة عندنا الآن يا مشايخ أن صيغ الأمر أربعة فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر والمضارع المقروم بلام الأمر خلاص كما شايت يبقى دي صياغ الأمر الأيه الأربعة انتهنا منها طيب هننتقل لمسألة جديدة في مبحث الأمر معنا اللي هي مسألة استفادة الأمر بالقراءة يبقى دي اللي فاته دولة في طبعا فيه فيه كمان في الصيغ دي أزيد خصيغة رابعة اللي هي على الجرة على الجرة صح ودي مر بنا قبل في دلالات الحروف في هذا الكتاب ان على الجرة من بين معانيها او الاصل فيها الاستعلاف تدل على الوجود ومسلنا لها بقول عز وجل عليكم ألا تشركوا بالله شيئا فهذه ايضا من, صيغ الإيه؟ من صيغ الامر وطبعا انت بتستفيد الفرق بين الصيغ والقراء كما سياتي معنا تستفيد عند الترجيح لان طبعا لما تيجي انت ترجح فلاشك ان الصيغ اللي هي صريحه هذا ظاهر اللفظ اما القرائن فازي يعني محتمله والله لا شك ان الظاهر بيبقى مقدم فالصيغه بتبقى مقدمه عندك على ما استفدت انت من القرينه عند التعارض يعني لو جه تعارض ما بين امرين امر جاء بصيغه صريحه من هذه الصيغ الخمس وامر انت استفدت من قرينه من القرائن فلا شك انك في الغالب هترجح الامر اللي جاء بصيغه ايه صريحه لان اللي استفدت القرينه يحتمل ايه يحتمل الخطا منك ويحتمل التاويل ونحو ذلك فهذا يفيدك في باب الترجيح أيضا وطبعا اخذوا بالكم أن هذا الصغر الخمس اللي احنا ذكرناها الآن مرتب على ترتيبها كذا يعني فعل الأمر أخوها يليه اسم فعل الأمر يليه المصدر النابع عن فعل الأمر يليه المضارع المقتنم بلا من الأمر يليه على الجر هل يمكنك أيضا؟ يبقى حتى في الترتيب ما بينها يا على هذا الصغر التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله ها معنا أو لا؟ طيب. ننتقل بعد ذلك للقرائن يبا الصيغة عرفناها لها الخمس التي ذكرناها الآن وإحنا زدنا عليها على الجارة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى, إيه؟ إلى القرائن يقول الشيخ عليه رحمة الله وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرد أو واجب أو منذب خذوا بلكم الشيخ يبا ذي أتسمع هنا بس فإذا عايز أقولها لكم إن إحنا لما بنقول صيغة الطلب، الطلب يشمل إلّه والأمر يا مشارف، يشمل الأمر على سبيل الوجوب ويشمل الأمر على سبيل الاستحباد. خلاص يا مشارف؟ أنتاوي معي؟ يشمل الأمر على سبيل الوجوب ويشمل ويشمل الأمر على سبيل الايه ويشمل الأمر على سبيل الاستحباد. يبقى بناء على ذلك إن إحنا لما في مبحث الأمر بنتعرض لعلامات الوجوب ولعلامات الايه الاستحباد. بس إحنا نحاول نبيّس فيما بينه. طبعا الصيغ الاربعه اللي فاتوا على الصحيح ان كلهم يدلوا على الوجوب ما لم يصرفهم صارف يبقى الصيغ او الصيغه 5 يعني على الجر اللي احنا ضفناها الصيغه الخمسة هذه تدل على الأمر على سبيل الوجوب ما لم يصرف صارف فإذا صرفها صارف تدل على الاستحباب لكن القرائن بقى تفرق معنا منها ما يفيد للسهباب ومنها ما يفيد الوجوب طيب من القرائن التي تفيد الوجوب من قرائن الطلب الذي يفيد الوجوب او القرينه المشاهه ان يوصف الفعل أن يوصف الفعل بانه فرض او واجب يبقى القرينه الاولى ان الفعل يوصف بأنه يا مشايخ بانه فرض نعم فالفعل اذا وصف بانه فرض فده يدل على وجوب مثل قول الله عز وجل بعد ما ذكر المواريس ورحمها قال إيه فريضة من الله يبقى معنى كده هذه فريضة يعني, يعني مفروضة من الله عز وجل فهذه المواريس مفروضة من الله عز وجل طيب فده يدل على الطلب على سبيل الوجوب أيضا القرينة الثانية ان الفعل يصف أنه واجب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلق غسل الجمعه واجب فيدل على وجوب غسل الجمعه على القول الراجح يعني لان واجب هذه من علامات الوجوب طيب جيت العلامه اللي تليها مشايخ ان يعاقب أن او ان يترتب على تركه العقاب يترتب على ترك الفعل يقع مثل قول الله عز وجل مثلا او قول النبي صلى الله عليه وسلم اقصد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر فرتب العقوبة للكفر هنا على أيام مشايخ على تركه يدل على وجوب فعل الصلاة ومثل ذلك أن يوصف الفاعل بوصف منفر في الشريعة من ال أو, أو وصف يعني من الأوصاف التي قلناها على سبيل التحريم مثل أن يوصف الفاعل بانه كفر أن يوصف الفاعل كفر يوسف ترك الفعل يعني عشان ما دقيق يوسف ترك الفعل بأنه كفر وده يصلح برضو مثال من تركها كفر ينفع أنك تجعله مثال هنا للعقوبة والوصف بالكفر ومن برضو أن الفعل يوصف أو الترك يعني يوصف أو الترك يوصف بأنه من إخوان الشياطين يشبه بالشيطان أو بالكافرين أو نحو ذلك فهذا يدل برضه على تحريم الفعل يعني الله عز لما يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فيدل على وجوب الاقتصاد وعلى أن التبذير حرام أو نفي الإيمان أو نفي الإيمان أو نحو ذلك يعني من الأوصاف اللي هي يعني باب القرائن باب واسع جدا يعني اللي لأننا نضربه ده أمثلة بس لكن القرائم هذه بحسب ما ينقضح في ذهنك يعني, يعني لا يمكنك تحصرها يعني ومن قراءة المندوب أو المستحب اللي هو من قراءة الأمر اللي هو على سبيل الندب أو الاستحباب يقول أن يوصف الفعل بأنه مندوب أو سنة يعني الفعل نفسه يوصف بأنه مندوب أو سنة مثل مثلا ما يجي صحابي معين فازكر شيء ويقول مثلا عنه سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك يعني وإن كلا حضرنا مثال يعني صريح فيه الآن أو يوسف الفاعل بأنه طاع ولم يؤمر به. ده طبعا كله مقرن أنه ما أمرش به. يعني ذا بس أوصاف موجودة الفاعل. يوسف الفاعل بأنه طاع ماشي يوسف ينفع صدقة ماذا يوسف بالنواطع؟ يعني قولت يعني زي ما بيقول مثلا تابسونك في وجه وجهك صدقة كل معروف إن صدقة إنما الطاعة في المعروف نحو ذلك فمش مش طاع يعني كلمة طاع طاع يعني هو إيه يوصف بأنه قربه نزل جل يعني وقال إنه صادقة إنه وصله يعني ما يعني يقول ما جلس يعني يقول ما زال أحدكم في صلاة ما جلس في مصله أو نحن ذلك كان نزل أووصف الممدود حشرع في ماذا المعنى فتكلم معنى كلمة, كلمة طاع يبوصف الفعل بأن بوصف الممدوح شرعا أو بأنه طاع أو, أو نحن ذلك طيب أو يمدح فاعله يعني يمدح, يمدح فاعل هذا الشيء وطبعا ذكرنا كان لما, لما بيقول يعجب ربك من شاب بفلاه يسمع ثم يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ونحو ذلك أو يعجب ربك من رجل في سرية فانكسر عنه أصحابه فانغمس في العدو حتى قتلوه ونحو ذلك فهذه أوصاف تدل على بالمدح للايه للفاعل العلامة اللي تليها أن يزعم التارك مس أن يزعم التارك خدبك والفرق بين بين الحراء الأمر والنهي إن الأمر الزم والعقوبة فيه على الترك وأما النهي الزم والعقوبة فيه على الفعل فإذا كان الزم أو العقوبة على الفاعل بده من علامات النهي وإذا كان الزم أو العقوبة على التارك بده من علامات اللي من علامات فانتبهوا للتفريق. أو يزم التارك إن اللي يترك فائل معاني يزم طبعا من غ... وطبعا الزم ده قد يكون واجب وقد يكون مستحب لكن يدل على, يدل على أن الفعل مأمورا به وطبعا الزم قد يكون له سيطة كثيرة مثلا ممكن ما يقول مثلا وما أولئك بالمؤمنين أو مثلا بل أولئك هم الظالمون أو نحو ذلك فمثل هذا الزم يعني لذلك الذم كما قلت لكم قد يكون واجب وقد يكون ايه مستحب بحسب القرينه او السياق اللي بيكون موجود معك فيه لكنه على كل حال هو من علامات الامر تمام او ترتيب السب برضو على الفاء لان الفاء يترتب عليه سبب معين فهذا يدل عليه يعني يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السوق مثلا أو بلاش دعاء السوق نجيب حديث انا شايف متفق عليه ان الرجل مثلا قال ما خرج أحدكم من بيته لم يخرج إلا الصلاة إلا وضع له بكل خطوة يخطوها سيئة وكتب له حسنة ورفع بها درجة إلى آخرك فكل هذا ترتيب سواب على فعل فترتيب السواب على الفعل ده يدل على من غير طبعا كل القرآن دي مشروطة أنه فيش أمر فده يدل على إيه مشايخ يدل على استحباب فالشاهد أننا عايز أقول لكم إيه إن باب القرآن مش محصور يعني مش محصور باب القرآن بحسب إنت إيه ما بينقضح في زينك لكن هي القاعدة العامة بتاعته يا مشايخ ان هي بيدل على افضليه للفعل عن الطرق او على اراده من الله عز وجل لهذا الفعل فطالما جاءت قرينة تدل على ان الفعل ده مراد او له افضليه بحسبها قد تكون القرينة دي تدل على وجوبه بواجب تدل على استحبابه بمستحب في هذه الحالة وده ادنى احوال خلاص يا مشايخ طيب بعد ما انتقلنا بعد ما عرفنا الان صيغ الأمر الصريحة والقرائن وطبعا زي ما قلنا ان الصيغة الصريحة مقدمة على القرائن في باب الترجيح وهذه من القواعد يعني خد بادي من قواعد الترجيح معك في باب الأمر أن الصيغة الصريحة مقدمة على القرائن الصيغة الصريحة مقدمة على القرائن وده من باب تقديم الظاهر على الإ على يعني تقديم ظاهر اللفظ على غيره طيب انتبه معي يا انتقل لمسألة جديدة من المسائل المتعلقة بالأمر اللي هي اللي هي مقتضى صيغة الأمر. انت أنا في حاجة في, في ايه إيه ده مش مشايك؟ لا أنا في صوت مش عارف شديد عارف إياه. نعم. يقول الشيخ الناصر منا عليه رحمة الله. طبعا هذا العنوان من المحقق من الشيخ نفسه اللي هو إيه ما تقتضي صيغة الامر يبقى بقى المسألة الجديدة اللي هي مقتضى صيغة الامر صيغة الامر احنا كده عرفنا صيغة الامر طب صيغة الامر عند الاطلاق مقتضائي وخد بالك وما شيء انا عايز اقول شيء ان الامر قد يكون مقترن بقرينة فبحسب ما دلت عليه القرينة وقد يكون مجرد عن القرينة فالامر المقترن بالقرينة آآ يعني باه كنت كما ذكرنا على حسب لي على حسب القرائن التي يقترن بها فإن دلة القرائن على النوع اللي فوري يبقى بعد فور للوجوب بعد الواجب للإستحباب يبقى الاستحباب إنما كلامنا في الأمر المجرد من الإيه من القرائن فانتبهوا لهذا يبقى احنا الآن نتكلم صيغة الأمر احنا عرفنا دلوقتي صاغ الأمر وعلامات الأمر عايزين بنا نعرف إحنا باك وسوي نستفيد ايه بالكلام ده يعني إلا نستفيده لما الله صيغة أمر تدل معنا على إيه طيب هنتكلم فانو انا في صيغة الامر التي جردت عن القرائن مش الاخترم بها قرينة معينة خلاص يا مشايخ انتم معنا امش معنا ايو ايو انتبه صيغة الامر المجرده عن القرينة خد بالك دي وقع خلاف بين اهل العلم فيها اه طبعا هو الامر له دلالتان خلاص يا مشايخ والدلالتين مختلف فيهم فاحنا عايزين نحقق المسائل فيها الدلالة الاولى للامر دلالة الوجود الدلالة دلالة شايف دلالة الوجود والدلالة الثانية دلالة الفورية يعني هل الامر على الفور ولا على التراقي خلاص يا ما شايف يبقى دول مسألته شايف بحنا عارفها هنتناقش في الآن اول مسألة معنا اللي هي دلالة الامر على الوجود هل الامر يدل على الوجود ام لا يدل ده وقع في خلاف كبير جدا بين الاصليين يعني انا مش هدخلكه في الخلاف الكبير لكن هعطيكه وقوص المذاهب او اشهرها يعني اول مذهب عندنا قال يا ما قال إن صيغة الأمر المطلق تقتضي الوجوب يبقى إذن طبعا لما اقول صيغة الأمر أنا بعني بها إيه ناس اصولين فاهمه بعني بها إيه مشايف؟ شايف معايا لا مش معايا أما بقول صيغة الأمر بعني بها إيه بعني بها فعل الأمر يعني أعني الصيغ الخمسة طب والقرائن بعنيها رخوة ولا ما بعنيهاش لا يعنيها يبقى لما أقول صغة الأمر يبا معني بها يا مشايخ بعني إن أنا بتكلم عن الصيغ الخمس اللي احنا ذكرناها هذه او الأمر الذي قد يستفاد من القرائن اللي موجودة معه طبعا إحنا قلنا إن القرائن مش هدخل معنا ليه لأن إحنا نتكلم على صغة الأمر مجرد عن القرينه لكن لو صغة الأمر المطلقة لا تشمل الأمر والقرائن خلاص يا مشايخ فأيش تنتبهوا القرآن طبعا سهلة لأن القرائن ديتها تبقى مفصل نفسها بنفسها مش محتاجة مشكلة لا لما يجي ترتيب العقوبة خلاص عارف أنها واجب أما يجي مثلا متح على الفعل الموقضة ونحو ذلك عارف أنه مستحب يبقى القرآن خلاص موضحها نفسها يبقى احنا نتكلم الآن في الصيغة المجردة على القرآن يعني يعني في خمس أشياء في فعل دلالة فعل الأمر ودلالة آآ آآ اسم فعل الأمر ودلالة المصدر النائب عن فعل الأمر ودلالة لام الأمر الداخل على الفعل المضارع ودلالة على الجارة يبقى أنا كده بتكلم في كم دلالة؟ في دلالة هذه الأشياء الخمسة يبقى لما قلت دلالة صيغة الأمر لو قلت صيغة الأمر بس هيشمل دون ويشمل القراءة إلا كده بقولت صيغة الأمر المجرد عن القرينة خلاص كده مشايخ؟ ها معايا ولا مش معايا؟ طيب جيد هذه الاشياء الخمسه اذا وجدتها في في ايه في حديث في غيره هستفيد منها ايه أنا كأصولي مش مهم ان انا اعرفها بس انا كده عرفتها عرفت ان دي امر تفيد الامر طيب كويس بعد ما تفيد الأمر طب الامر نفسه بقى يفيد ايه علشان اعرف استنبط لان احنا اتفقنا ان الاصول فايدتها انها بتعطيني ملكه على الاستدلال يعني انا هبدا اعرف ان كيفيه الاستفادة عايز اعرف انا عرفت دلوقتي خلاص ايه ان ده امر طب ازاي استفيد بقى بالامر طيب يبقى اذا اول قول عندك قال ان هذه الخمس كلها تدل على ماذا يا ما تدل على الوجوب قال ان الأمر الامر تدل على الوجوب ده القول الاول يبقى ده القول الاول للاصوليين قال انها تدل على الوجوب القول الثاني قال ان الامر المجرد من قرينه يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب الا بقريبا خلاص كده يا اذا خد القول الاول قال يدل على ماذا على الوجوب يبقى لساعة ملاي في على أمره وقولك دا واجب اللي يقول لي مستحب نقول له لنا دليل تصلبه من الوجوب للاستحبات الطائفة الثانية من الأصوليين أما تلاقي فعل على أمره أو غيره أو تلاقي غلط أمره يعني تقول لك دا مستحب وتقول لك عشان تي واجب هذا قريب تصلبه من الاستحباب إلى الوجوب قوس كام شيخ يبقى قول الأول قال إنه واجب قول الثاني قال إن هو يدل على الاستحباب القول الثالث قال لك لا, لا, لا هو لا يدل على الوجوب ولا على الاستحبات لا ده ولا ده وما يدل على أيه جماعة قالوا بيدل على حاجة هنسميها بيدل على الطلب قالوا خدوا بالم الأمر ما على الوجوب وما بيدلش على الاستحباب انه بيدل على الطلب مطلق الطلب يعني يدل على إيه أن هذا الفعل مطلوب لكن مطلوب على سبيل إيه الله يعلم. ممكن يبقى مطلوب على سبيل انه واجب وممكن مطلوب على سبيل انه مستحب. يبقى إذا الوجوب والاستحباب قدر زائد على الطلب محتاج لقرينه يبقى لما اجي اقول واقيم الصلاه اقول لك هذا يدل على طلب اقامه الصلاه لكن الطلب ده حكمه ايه انك حكمه ده يحتاج بدليل تاني عشان يدل انه واجب او مستحب لكن مجرد اقيم الصلاه ما من ناخدش منها وجوب ولا استحباب ناخد منها انه مطلوبه خلاص خلاص يا معاهم شيخ الا ايه يبقى القول الاول قال ايه يدل على الوجوب القول الثاني يدل على الاستحباب القول الثالث على مطلق الطلب بس لا وجوب ولا, ولا استحباب خلاص كده مش يدل على مطلق الطلب لا وجوب ولا استحباب طيب القول بقى القول الرابع بقى الاهل العلم قالوا ايه قال لك لا احنا هنقول حاجه خدوا بالكم فعل الامر ما بيدلش لا على وجوب ولا على استحباب ولا على طلب امال يدل على ايه يا يدل على الاباحه يعني يدل على الاباحه يدل على ان الشيء مش حرام بس هل قالوا ده غير دلالته اما مش حرام هل هو مطلوب او مش مطلوب ده محتاج دليل ثاني طب مطلوب على انه واجب او مستحب محتاج دليل ثالث خلاص جه مشايخ يبقى دول طلعوا جايبين لك دليل اخر قال لك ايه دول واحد جايبين قول سلف قال ان الامر يدل على ايه مشايخ على الاباحه الامر يدل على ايه على الاباحه صار عندك كذا كم قول اربع اقوال القول الخامس بقى جماعة اولاد حلال ما بيحبوش يزعلوا حد عايزين يراضيوا الناس كلها فقال والله احنا هنقول حاجة الأمر ممكن يدل على الوجوب يقولك لك اه ممكن طب يدل على الاستحباب يقولك ممكن احتمال الله طب يدل على مطلق الطلب يقول لك والله كلام ودي طب يطلق على الاباحه يقول لك كلام كويس ممكن قالوا يعني كل الاربعه ممكنين قال لك اه الاربعه ممكنين قالوا طب هتختاروا ايه منهم قال احنا هنريح دماغنا ومش عايزين نزعل حد مننا فاحنا نتوقف في المساله ويعني إذا أتوقف فنقول الله أعلم ممكن يدل على الوجوب وممكن يدل على الاستحباب وممكن يدل على مطلق الطلب وممكن يدل على الإباحة ويقول إحنا متوقفين في المسألة ونفوض العلم لله وده مذهب لإيه المتوقفة أو الوقفة خلاص كده مشيخ؟ يبصر كده عندك خم كم مذهب؟ خمسة مذهب ودي أشهر يعني دي أشهر المذهب وإمكان طبعا في كلام تاني بها في السرعة كل مذهب بس دي أشهر يبعا إذن لما يجي مثلا الفريق الاول هيقول هي ان اقيم الصلاه ده يدل على إيه؟ يدل على الوجوب الفريق الثاني يقول يدل على ايه الاستحباب لكن طبعا يقول لك في قرينه تانية بقى اللي هي وصفه بالكفر مش عارف ايه القراءه دي دلت على وجوبي لكن اللفظ ده بس من حيث اللفظ ده ما يدلش على وجوب طيب والفريق الثالث يقول لك على مطلق الطلب ان ده مطلوب لكن واجب أو مستحب ده استفدنا ده طبعا طلب على سبيل الوجوب استفدنا من قراء اخرى ولكن ليس من ذات اللفظ طيب ماشي طيب والفريق الرابع أي دل على ما هم لك على أنه صلى يصير حرام إنما مباح تمام لكن استفدنا أنها واجبة اللي هو القدر اللي أعلى من الإباحة من القرايم الأخرى بقى ليقترن اللي, اللي هي سواء ترتيب عقوبة مش عارف إل كلام دكوا تمام الفريق الخامس أي الفريق الخامس راحنا بس هتوقف في المسألة خلاص وراحنا بس دائما الوقوف هذولا أدبي إيه بيراحنا بس خلاص كده مش هيش طيب يبقى دي مذهب عندك كده خمس مذاهب انت بقى لما تنظر لادله كل مذهب هتبص لايه بيعملوا ايه هتبص لايه هتلاقيهم بيقولك يقولك تعال انت الجمال اللي قالوا ان الأمر على سبيل الوجوب طبعا هم يذكروا بقى طبعا ادله معانفه فيجيب لك امثله يقولك لك تعال قول لازم وجب الصلاة دل على الوجوب واتوا الزكاه يقول لك الزكاه حكمه ايه واللي واجب ابو الصلاه واجبه لك اهو البيزا ان طبعا اللي قالوا ان هو يدل على الاستحباب قالوا ايه قالوا كلام تاني غلط قالوا طب تعالى يا مشايخ او تعالوا يا جماعه انت بتقولوا ان الامر يدل على الوجوب بيقول لك لا احنا وجدنا ان الامر يدل على الاستحباب فيقول لك اتونا لك النبي صلى قبل المغرب هل دل على الوجوب ولا الاستحباب على الاستحباب طيب يقولوا اذا يقولوا على الاستحباب تمام قالوا طيب يبقى طيب يجي معاك فريق قال لك تعال طب تقول ايه في قول الله عز وجل مثلا واذا حللتم فاصطادوا هدول فيها إيه هتقول ان اذا حللتم فاصطادوا ده هتقول لي واجب هتقولوا لا مستحب لا امال ايه مباح بيقولوا طيب يبقى يقول لك الامر دول على اللي والفريق اللي قال لك ان مطلق الطلب يقول لك استنى أنت جبت أمثلة بتقول ان هو واجب وأمثلة بتقول ان هو مستحب فمعنى ذلك ان احنا هنقول ان ايه ان الامثلة تدل على انه يدل على مطلق الطلب وليس على الوجوب وليس على الاستحباب اما الوجوب والاستحباب فيحتاج ليه لقرائي خلاص الجمع الواقف قال لك الامور اشتبهت علينا وكلام الكل حلو وكويس وجميل ومحتمل واحنا متوقفين في المسألة طيب انت هتلاحظوا هنا في خطأ منهجي في طريقة الاستدلال ايه الخطأ المنهجي يا مشاهد خطأ المنهجي ان احنا اتفقنا ان الاصول يستدل فيها بأدلة ا هادولا كلية مش تفصيلية يعني ما مفتش استدله بأقيم الصلاة على وجوب الصلاة على أن الأمر الوجوب ده ده مثال ما مفتش استدله بالمثال بطريقة الأحنا في طبعًا في الاستدلال القاعدة من الإيه من الأمثلة نقوله لا لا لا الاستدلال ده خاطئ تمام نقوله مش معنى إن الأمر جاء للوجوب في موطن أو للاستحباب في موطن إنه في كل الموطن الوجوب أو الاستحباب لا احنا اتفقنا من البداية إن علم الأصول علم يبحث في الأدلة الإيه؟ الإجمالية أو الأدلة الكلية مش متعلق بالأدلة الإيه؟ التفصيلية يبقى أقيموا الصلاة أتوا الزكاة صلوا قبل المغرب دي ما كنت لها أدلة إيه؟ تفصيلية أدلة تفصيلية يعني, إيه؟ يعني يستفاد بها أو تستدل بها فين يستدل بها في مواطنها بقى في الفقه ونحو ذلك أو نضربها كمثال قاعدة أصولية أما أن نأخذ منها قاعدة أصولية ولا أنك صح؟ وده الفرق بين القاعدة الفقهية والأسسية مشاهدة القاعدة الفقهية تتأخذ من الأدلة اللي زائدة يعني القاعدة الفقهية بعمل إيه بقولك والله المسألة الفلانية والمسألة الفلانية المسألة الفلانية يجمع ما بينهم الشيء الفلاني بدي قاعدة لهذا الإيه لهذه المسائل المتشابهه يبدي اسمها قاعدة فقهية القاعدة استنبطة فيها منين من الفروع الفقهية أما القاعدة الأساسية على الطريق الصحيحه أو ال أو المنضبطة لا ما بس لاجب هذه الطريقة لطريقة الأحناف كما ذكرنا إن ابن السديل بها على إيه بأدلة كليه بإذن أقول لهم يا جماعة تعالى وعطي لنا أدلة إيه كلية طبعا مش هدخلكم بتفصيل طبعا أنا يعني إيه نحية الأدلة العقلية لأنه طبعا أعود وأقول لكم أدلة عقلية لو أعدت ولألكم هتشتت هت هت الزهن يعني ولن يستفيد من الشيء الانسان سيسد. طيب تعال بقى احنا ايه بعد ما عرفنا كلامهم كده اللي هو ايه الكلام الادله الشرعيه اللي هما بياتوا بيها تعال نشوف ده ادله بقى ايه اللي تدل على هذا المعنى بقى اللي احنا احنا اتفقنا ان احنا عايزين ادله ايه كليه صح كده يا شيخ اول دليل كل معنى يصلح معنى في هذا الباب هو قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب ال طيب خدوا بالكوا يا هل هيب تقول عندك إيه؟ فليحذر يحذر ده فعل إيه؟ ها. فعل مضارع ودخلت عليه لام الأمر عشان كده يزم به يبدأ كأنه يأمرهم بالحظر فخير ماشي احنا مش نستدل بيدي خد بالك انا ما نفعش نستدل بيدي مختلف فيها لنسا يجب نشفق ماشي انا ما نستدل من جيد يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره طب والذين ده من أسماء العموم يبقى إذن يقول كل من خالف أمر طب واخذ بالك لك يقول لك وأمره أمر ده مفرط مضاف يبقى معنى إيه يعني معنى كل أوامر عليه وسلم. يبقى كان تقدير الكلام من الله عز وجل يحذر أي إنسان من مخالفة أي أمر خلاص كده يبقى ده يشمل أمر واحد ولا كل الأوامر كل الأوامر يبقى ده في عموم من جاءة الخطاب لعموم الناس أو لعموم المخالفين وفي عموم آخر من جهه عموم كل الأوامر يبقى عندك عموم الذين يخالفون وعموم إيه عن أمر لا المفرد يبقى عندك عمومان لغير دلوقتي في الألفاظ العموم الأولان خاطب به كل مخالف والعموم الثاني خاطب به أو العموم الثاني شمل كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه فليحذر الذين يخالفون عن أمر يعني عن أي أمر من أوامره أن تصيبهم فتنه أو إيه أو عذاب أليم طب الفتنة والعذاب الأليم ده عقوبة ولا مش عقوبة عقوبة وترتيب العقوبة على ترك فعل يدل على وجوب إيه على وجوب الفعل ودي مسألة متفق عليها بيننا وبينهم يعني ديت مش محل خلاف لأن طبعا عمرهم هيعاقبوا على مستحب ولا هيعقب على مستحب يا مشايخ صح كده ايبا مش هيعقب على مستحب لكن لو يعاقبوا على إيه عقبه على شيء واجب فانتبه وتدها مشاء فده يدل على وجوب اتباع كل أمر للنبي وده يدل على أن الأمر لل... للوجوب خلص يا مشاء لأنه رتب العقوب على مخالفة أي أمر ده وجهة استجلاله رتب العقوب على مخالفة أي أمر فيدل على وجوب اتباع كل أمر وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب حسنا وهذا يدل على أن الأصل في الأمر المطلق أو المجرد من القرينة الوجود هه. متضحة ولا مش متضحة خلاص كده طيب وطبعا خد بالك هنا أمر ده دليل كلي لأن طبعا نقلنا في عام يشمل ذا الأمر في الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء أي, أي أمر من الأوامر خلاص فيدل على أن الأمر للإيه؟ للوجود وطبعا ده إذا كان في حق النبي فهو من في حق الله من باب إيه من باب أولى ده من دلالة اللفظ صح كده لأن ده كده ايه احنا بنقول ده ايه ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم طب النبي ده ايه هل النبي أعلى من الله ولا أقل من الله أقل فإذا كان يجب اتباع أمر النبي فمن باب أولى اتباع أمر مين أمر الله عز وجل واخدوا بالك ده ما يعتبرش قياس ده ده من دلالة اللفظ خلاص كده ده بنسميه مفهوم موافقة بل هو أولى من المعنى كمان وده لا يختلف فيه حتى الظاهرية يعني الظاهرية لا ينكروا هذا المفهوم ولا الأحناف ولا غيرهم يعني الأحناف اللي ينكره مفهوم الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة لا يثبت مفهوم الموافقة هذا ويجعله من دلالة من الدلالة عندهم يعني هذه من الدلالة الواضحة عندهم فرس كما شايف وحتى الظاهرية لا ينكره يبا هذا الاستدلال جاء لهوت كده واضح يا ما شايف هدول دي أول شيء إن الآية العامة فأدلتنا على وجوب اتباع أمر الله وج وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم طيب دليل. دليل ثاني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ها مشاهدة يقول ايه لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة يا الحديث وجه الدلالة في الحديث ايه اصل اي واحد يقول لي في السواك اقول لا يا عم انا بكلمكش في السواك انا بكلمك في قول النبي ايه لا امرتهم بيقول لك لولا ان اشق الامر ما قلت لا اجبت وقلت لا اجبت ولا قل امرت اللي قال امرت فبسوق حكمه مستحب لأنه لم يأمر به صح كده؟ فمعنى ذلك أنه لو أمر به بدلالة الحديث نصارئه لصار واجبا فلا يدل على أن الأمر للوجوب فالذي منع من وجوب السواك هو عدم الأمر به وهذا دل على أنه لو أمر به لصار واجبا وهذا يشمل كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بحنا لا في السواك بحنا بنتكلم في الأمر وعدم الأمر شل المسألة ما تسميهش عليك خلاص جاء مشايف يبدأ ده ليل تاني في عندك أدلة أخرى أدلة ثالث مثلا طبعا الأدلة عندي مش مش مش مرتبة يعني وهي مش يمكن وزكر رش فده فدانة بذكر كده إيه من زى هالأشياء تاجي إنه إن ممكن أجيب أي حديث يعني مفروض كترتب أفضل من ذلك يعني مفروض القرآن يقال أولًا ثم بعد ذلك سنة يعني فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه في وطبعا هذه القاعده عما هو ما اتاكم تشمل كل كل ما اتا يعني كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى ما نهاكم تشمل كل ما نهى على ايه مشايخ على وجوبه خلص كده مشايخ ايضا ممكن تستفيد هذا المعنى او تقويه في, في قصه ادم في عليه السلام لما الله عز وجل امر ان هو يا مشايخ لا ياكل من الشجره صح كده مشايخ تمام الله زوج اللهم أمر ولا يأكل من الشجرة لم يأكل عليه انا أمرك أمرنا على سبيل الوجوب ألا تأكل من الشجرة ما لش لكن الله زوج او أو أو لمنهى عن الأكل من شيء صحي ونقولش أمر نقول لها وهذا بمثال النهي هذا مش دقيق يعني في الحقيقة هو ذا بمثال النهي من باب أولى يعني على كل الأحوال إن الله زوج اللهي لمنهى عن الأكل من الشجرة وهو خالف الأمر فعاقبوه بأنه طردوا من الإيم شئ بأنه طرده من الجنة فرتب العقوبة على مخالفة, إيه؟ على مخالفة أمره فدل على وجوب اتباع أمره خلاص كام شيء فدل على وجوب اتباع أمره فهذا أيضا تدل لهذا, تدل لهذا المعنى وكذلك إبليس أمر الله عز وجل إبليس الله عز وجل يخذ بالك فإن تعرفه في قصة آدم وإبليس وده يصلح مثال للأمر الثاني مثال للنهي بس ده يصلح مثال للأمر الآن الله عز وجل يقول إيه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا جميعا إلا إيه إلا إبليس خد مالك أنت معاهمش معايا طيب إبليس الله عز وجل لما سأله قال وَمَرْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ إبليس بقى ما قال متفلسف قال له خد بالك أنا راجل دارس أصول والأصول بتقول إن الأمر للإستحباب وإنت قلتني أسجد فمعنى ذلك أنا فهمت منها إن الأمر للإستحباب فلي أن نسجد او ما اسجدتش ابليس مهلش كيف صح كده يا مشايخ يبقى مقتضى هذا الكلام يا مشايخ إيه ان هو صيغه اسجدوا اللي هي صيغه الامر تدل على الوجوب حتى ولو لم يقترن بها لأن لان الله عز وجل لما قال امرك بالسجود على سبيل الوجوب صح وبالنسبه قال استنى بقى انا رجل اصول وعايز افهم عايزك تقول لي بقى ايه تجيب لي قرينه تدل على ان الامر للوجوب لا ده مجرد ما سمع الامر عمل يا مشايخ ها ما مجرد مسامع الأمر صار واجبا لما سيد مباشر وامتسل إبليس لم يمتسل فوق فرتب العقوبة على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر المجرد للوجود خلاص ما شايف دمّم إذا كل ديت أمسلة بس طبعا أقوى هذه الأمسلة اللي هو الأول والثاني اللي هو الآية والحديث يعني دلة أقوامهم يعني طبعا ممكن يقوى هذا المعنى أيضا من جد اللغة العربية ان احنا بنقول الاصل في وضع هذه المادة في اللغة العربية ان وضعت للإ ايه؟ للامر والاصل في الامر في اللغة العربية هو على سبيل الوجود صحك يا شايف ها؟ انتم مش معنا يا مشايخ؟ طيب يبقى اذا يا مشايخ ايضا مما يدل على ان الامر الان للوجود ان هذه المادة وضعت في اللغه العربيه الصغ اللي انا ذكرناها لماذا وضعت في اللغة العربية وضعت لتدل على معنى الامر ومعنى الامر في اللغة العربية يدل على الوجود يعني خد بالك لما يجي واحد عربي يقول لي ايه يقول لابنه مثلا او انت بس تقول لابنك تقول له اعطيني الماء فطبعا لما تقول له اعطيني الماء تلاقي الواد قاعد بقى ايه قاعد يضحك وش عارف ايه يا ابني اعطيني الماء فيبص لك ويجي كده فأنت تقول تغضب تيجي انت تقول له يا ابني اعطيني الماء فتقول له استنى انا يعمل حاجي دارس اصول والاصول بتقول ان اعطيلي الماء تدل على سبيل الايه الاستحبار او الاباحة فانت مقولتليش انه على سبيل الوجوب فعشان كده ما اعطيطلكش الماء هتعمل ايه في الواد هتعمل في ايه يا ابني؟ يا مشايخ طمعانا ولا ايه؟ هتكسر دماغه طبعا صح؟ اه يبقى اذا ده يدلك على ان الامر وضع في اللغة العربية اصلا للدلالة على معنى ايه ما على معنى الوجوب فان السيد مثلا لو قال لعبدي او خاتمي اعطني كذا او افعل كذا او لابنه اعطني كذا او افعل كذا فابلا لانه يريد, يريد منه هذا الفعل ليس على سبيل الاستحباب وانما على سبيل الوجوب لان لما يقول افعل مش معناه افعل ان شئت لكن افعل يعني, يعني انه يلزمه بالفعل صح كده يا طبعا. يبقى إذا صيغة الأمر وضعت في اللغة العربية للدلالة على الإنزام بالفعل وليس للدلالة على التخيير فلو أن رجلا أمر ولده أو عبده أو خادمه بأمر من الأمور ولم يفعله لغضب ولا عاقبه على ذلك وهذا يدل على أن المستقر عندهم في الفطر في فطر عامة الناس أنه أن الأمر الذي أمر به يريد به الإلزام وليس مجرد التخيير والمشيء أو الاستحفاء فالناس كده مشعي طيب يبقى هذه الأوامر المجتمعة تدلنا على الأمر الوجوه يبقى إذن الراجع عندنا الآن في هذا المبحث الأول أن الأمر المجرد من القرينة الوجوب. يبقى دي أول دي الأمر نخرج بها في قاعدة كده هتقول القاعدة معنا إيه الأصل في الأوامر في صيغة الأمر المطلقة أو المجردة عن القرينة أنها تدل على الوجود، تدل على الوجود. الأصل في صيغة الأمر المطلقة أو المجردة على المعنى القريب أنها تدل على الوجود. خلص يا شيخ؟ يبدأ القاعدة الأولى التي نخرج بها معنا. طيب. ويبدأ ينتقل الشيخ عليه رحمة الله القاعدة الجديدة وهي دلالة الأمر على الفورية. إذن الشيخ المسألة الأولى خرجنا منها بقاعدة أن الأمر المجرد عن القرائن أو صلة الأمر المجرد على القرائن تقتضي الوجود المسألة الثانية معنا في دلالة الأمر وهي دلالة الأمر على الفورية هل الأمر يقتضي الفورية أم لا يقتضيها هذه أيضا مسألة خلاف بين الأصليين فبعض الأصليين ذهب إلى أن الأمر يقتضي الفورية وبعضهم زائف أن الأمر لا يقتضي فوري طبعا نحن بل... نتكلم طبعا برضو في الأمر المطلق أو المجرد عن القرينة يعني صغة الأمر المطلق أو المجرد عن القرينة فذي اللي نحن بنتكلم فيها لكن لو وجد قرينة معينة مقترنة بالأمر يعني مثلا أنت عندك الصلاة أمشيخ معي أمشي معي فالصلاة هذه واجب مؤقت بوقت. لها أول ولها يعني تعرف حديث جبريل فالنسند غيره لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى يوما او في اليوم الأول صلى مثلا الظهر عند الزوال ثم جاء في اليوم الثاني صلى الظهر عند مصيره يستضر لكل شيء مثليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بينهما يبقى الصلاة ما بين هؤلاء فالواجب له وقت محدد ما بين أوله وما بين آخره فهذا مشايخ قرينة على أن هذا الواجب لا يرد به ايه يعني أن هذا الواجب يعني ايه يكون ما بين الأمرين يعني مش مطالب, مش مطالب بهم هو يكون يفعله على الفور بالله يفعله في أول وقت وفي وسط وفي آخره لأنه يكون بين الوقتين فهنا مش بيتكلم على واجب في قرينة تدل على ترخي لكن بنتكلم على واجب مطلق إذا لم يكن في قرينة يعني مثلا قول الله عز وجل وأقيم الصلاة هل أصل في قولة أقيم الفورية أو مثلا الحج والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هل هو على الفورية ونتكلم برضو عن مثل هذه الأوامر هل كلها تقتضي الفورية أم لا تقتضيها فهذه المسألة نحن يعني بالنقشة اللي هي الأمر المطلق عن القرينة مش الأمر المقترن بقرينة فالشاهد أصولهم اختلفوا في هذه المسألة يعني على قولين مشهورين وإن كان يعني في أكثر من ذلك لكن دول أشهر قولين القول الأول قال أن الأمر المطلق أو المجرد عن القرينة يقتضي الفورية والقول الثاني قال لا الأمر يقتضي الفعل يقتضي الفاعل التراخي وليس على الفور خلاص يا مشائخ يبقى بعض بعضهم يرى أن الأمر يقتضي الفورية وبعضهم يرى أن الأمر يقتضي, يقتضي التراخي وليس الفورية معه ليش معنا مشايخ طيب صمرة الخلاف تظهر فيه عشان تبدأ انت مثلا الصورة واضحة يعني احنا نضرب المثال لهم دائما بيستدلوا به المشهور لو مثال الحج لو قلنا ان الامر على الفورية ويزيد من الناس ده يعني الله عز وجل اكرمه باموال فيملك قدر زائد عن حاجته يتمكن به من زاب الحج وعنده شروط الحج متوفرة فرجل عنده شروط الحج متوفرة فهل يجب عليه ان يبادر بفعله مباشرة فبالتالي لو اخر الفعل يبقى اسم اسم ليه لأنه أخر يعني طالما هو يستطيع حج هذا العام ويخره للسنة الجاية يبقى على القول بأن الأمر يقول الفوريسي الآسم ليس لأجل أنه ترك الحج لكن لأجل أنه أخر الحج خلاص كما شيخ يبقى الاسم هنا تأخيره للحج والتائفة الثانية برضو أصرها يظهر هنا إن اللي قالوا أنه الواجب على التراخ قالوا خلاص لا هذا الرجل ما أسمش قالوا بالتالي حتى لو ملك شروط الحج لا يأسم لأن الحج على التراخ أو طب إمتى يا أسام قالوا لو مات قبل أن يحج إذا طول فترة حياته يعني له أنه يحج في أي وقته إذا ده فترة الطراخة فده فائدة أو أثر الخلاف يظهر هنا هل يجب المبادرة الفعل على طول الذي يجب أن مثلا عنده الزكاة ومر عليه الحول هل يجب إخراج الزكاة بمجرد مرور الحول لو قلنا الأمر على فوريه بأنفح شي ولا ينفع أنه يأخرها يخرج الزكاة السنة دي السنة الجاية ولا اللي بعدها ولا كده يبقى على التراخي فديت اللي فدي صمرة الخلافة وأصر الخلاف يظهر هنا يظهر فيها هذه الأوقل في مثل هذه الأوقل المطلق اللي قال إنه على الفور لو أخر يأسمن اللي قال على التراخي يبقى التأخير عنده لا يأسمن به ولكنه يكون فعل خلاف الأول لأنهم متفقين إنه هو على الفور ده إيه ده شيء مستحب يعني في الجملة طيب تعال نشوف الأدلة اللي معه اللي قال إنه الأمر على التراخي يعني لهم يعني يعني يستدلوا في الغالب بدليلين دليل أسري أو دليل من الكتاب والسنة يعني والدليل آخر دليل عقلي يعني طيب تعالوا نشوف الأذيال بتاعتهم دليلهم اللي اللهم من الكتاب والسنة قالوا إيه؟ إن النبي إن الله عز وجل يعني أوجب الحج والعمرة بيقولوا إن الحج والعمرة واجبت في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج فلم يحج إلا في السنة العشر هل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العشر حجته الوحيدة في السنة العشر من الهجر وهم بيقولون الحج فرض في السنة اللي السادس ألف النبي صلى الله عليه وسلم أخر كم سنة أخر أربع سنوات كاملة قالوا فيدل عن الأمر على التراخي إذا لو كان الأمر للو... على الفورية لواجب لو أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا أسمى بتأخير فمعنى أنه أخر يبأة الأمر على ههيا على التراخي واضح مش ايقول ايه طيب, طيب. ايه استذنب دليل اخر قالوا ايه ان وده دليل عقلي قالوا ان الانسان اذا فعل المأمور به قالوا ان احنا نستانح نفرق بين الذي لم يفعل المأمور به على انسان هو البحاجة معينة نفرق بين شخص لم يفعلها اطلاقا وشخص فعلها ولكن على سبيل يعني بعد فترة فالذي فعلها بعد فترة يعد ممتسف وأما الذي لا يعد ممتثل أمره والذي لا يفعله مطلقا قالوا البئذ للتأخير لا يمنع المتسان ولكن غداً أنه يمتثل على في فترة محددة وعلى سبيل التأخير مش إيه مش عاجلاً يعني فهي دية قالوا لو عندنا مثلا واحد أنت قلت مثلا ايه آه لزيد من الناس يا زيد افعل كذا من الأشياء فلو فعل النهاردة ماشي فعله فجرة ماشي فعله بعد ماشي فعله بعد سنة ماشي قالوا فاذا خلاص ايه ده اسم منتسل الامر لكن لو جاء واحد انت رفع الكذا ولم يفعله اطلاقا فالذي لم يفعله اطلاقا ده اللي يعد ايه ده الذي يعد ايه سن في هذه الحاله ده دليته ضغت مع عندهم من ادله طيب تعال نرد على الادله أما الاستدلال العقلي اولا فهو في الحقيقة الاستدلال باطل يعني أنا عايز اقول لك حاجه انت دلوقتي لو أنت جالس في مجلس قلت مثلا لبنك ولا بتاع يا ابن اديني كوبايه ميه والواد قعد وطنش وما ادلاكش كوبايه ميه هتعمل ايه؟ تكسر دماغه صح كده؟ صح مش مشايخ ولا ايه؟ انت مش معانا مش ولا أنا مش عارف يعني انت دلوقتي طيب انت قول له اديني كوبايه وما ادلاكش تقوم تكسر دماغه صح؟ ليه؟ لان انت عندك ان انت عايز كوب ماء يعني, يعني عايز على طول ما الولد ما ينفعش يقول بالك ده الامر على الطراخ انت قلت له عايز كوب ماء انا حر بقى اجيبه لذلك إذا لا يعد ممتسلًا بل إن عادة الفطر الناس وعقلها أنه إذا طلب شيئا فهو يريد أن يوقعه مباشرة أنه إذا طلب شيئا فهو يريد أن يوقعه يا مشيخ مباشرة فطبعًا الاستلالهم العقل هذا الاستلال أي استلال لذلك إحنا بنقول أن الإنسان يعد مخالفا للأمر عند عامة الناس إذا لم يفعله أو إذا أخره عن أو إذا لم يبادر بفعله لأن الذي يطلب بشيء وده مقتدى صيغة الأمر في لغة العرب أنه يطالبه بأن يفعل الشيء مسرعا أو مبادرا به ده مقتدى لغة العرب فاستدلهم العقل في الحقيقة بطر وأما الاستدلال بالآية بفرضية الحج يعني في السنة الساديسة فهذا غير مسلم لأن اللي نزل في السنة الساديسة قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فهذا ليس أمر بأداء الحج ولكن هذا أمر بإتمام الحج صح كده ما ها هي الآية تقول إيه وحج البيت ولا أد الحج لله ولا بتقول أتم الحج أتم طبما يخاطب به مين يخاطب به من دخل في الحج ولا من لم يدخل فيه من دخل في الحج بإذن هذا خطاب لمن حج بإذن يا لم تتعلق لحكم الحج في نفسه ولكن تعلقت لحكم إتمام الحج لمن دخل فيه فلذلك على الصحيح هذه الايه ليست الايه التي دلت على فرضيه الحج وانما هذه الايه دلت على ان من دخل في الحج وجب عليه اتمامه كائنا من كان لكن يدخل او ما يدخلش لا دي مساله ايه بتاعته اشبه بالظبط الرجل اللي عايز يصلي سنه يعني دلوقتي انت مخير لكنك تصلي السنه يقول لك ما تصليهاش تصلي تحت لكن لو صليتها يجب ان تصليها بالشروط المعتبره للصلاه يعني ما ينفعش يقول لي دي سنه صليها من غير وضوء ولا ما ينفعش لكن كما ورد في الشر تمام؟ ما انفحش وهدي يقول لي دي سنة هصليها بدلا ما يركعتين هصليها ركع وانا حر انا اخذ ركع وركع التانية مش مشكلة نقول له ما انفعش. لان هذه انت مخير بين فعلها او فعلها في البداية لكن اذا دخلت فيها لتفعلها لابد ان تفعلها على الصفة الشرعية فاذا اتم الحج والعمرة لله ودي من خصائص الحج والعمرة انه اذا دخل فيها وجب ان يتم حتى لو كانت سنة حتى لو كانت نفة بخلاف باقي الفراد يعني ده مش محل تحقيق الخلاف فيها الآن يعني. يبقى إذن الآل اللي نزلت في السنة السادسة هي أية مشاهدة هي أية مشاهد أتمه الحج والعمرة لله ما الحج فرد السنة كام؟ على الصحيح فرد, فرد في السنة التاسعة من الهجرة بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يبقى دي الآل فردت الحج ولله على الناس حج البيت اللي هي ايات براءة وآيات سوره براء نزلت في السنة التاسعه من الهجره بعد الحجيج ما ذهبوا الى الحج والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل علي رضي الله عنه لاجل يدرك ابا بكر رضي الله عنه ف وكان ابو بكر من الحج في هذا الموسم او في هذا الموسم يعني في الموسم في السنه التاسعه من الهجره فأدركه ليبلغ هذه الايات لايت سوره براء لا يعني طمع. فديت اتنزلت في السنة التاسعه من الهجرة والنبي حج مباشرة يعني آيات نزلت عليه بعد ما نفروا للحج والنبي ما كانش نوى الحج في هذا العام فحج في العام القابل مباشرة فالنبي لم يؤخر الحج وإنما حج على الفور وده الجواب الأقوى في المسألة خلاص كده مشايخ واضح الجواب ده طيب وفي جواب تاني انه بيقوله وده من باب التنزل يعني بنقول وفرضا حتى لو فرضنا ان الحج فورد في السنة السادسه من الهجرة هنقول إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للسنة التاسعة كان لعلة وقرينة ونحن لا نتكلم على الأمر الذي افترض به قرينة وإنما نتكلم على الأمر المطلق هقولوا هي العلّة نقول لهم العلّة إن إلغاية السنة الثامنة اللي هي فتح مكة كان البيت الحرام في أيدي المشركين إزاي البيت الحرام يبقى في أيدي المشركين والنبي حد فإذا كانوا بيروحوا العمر وكان بيمنعوه صح؟ وفي السنة التاسعة كان كان المشركين بيحجوا بالبيت ويطوفوا به عرايا وكان يفعلوا شركيات حول البيت. لم يمنع المشركين من حج البيت إلا في العام التاسع. العام الوحيد الذي كان فيه البيت مسلمين خالصين في الحج كان والسنة العاشرة اللي حج فيها النبي. قالوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم وجود المشركين حول البيت. فلما نزل القرآن بمنع المشركين حج النبي صلى الله عليه وسلم. لي؟ لعله وده توجيه جيد ويبقى ده امر قرارات بيه قرينه تقتضي التاخير ها خلاص كده يا شيخ يبقى عندك جوابين الجواب الاول ان نقول الايه ليس فيها فرض الحج وانما فرض في السنه التاسعه بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع الى سبيله وجواب اخر نحن بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نقول لو سلمنا فرض في السنة السادسه فتأخير النبي العاشره كان لعله وهي وجود مشرك قريش قبل الفتح ووجود المشركين في الحج قبل تحريم ذلك في السنة التساع من الهجرة فبالتالي حج النبي على الفور بعد زوال المانع من حج البيت وهو وجود المشركين أو وجود الأصنام حول البيت أو وجود من يحول بين وبين الحج خلاص يا مشايف ها واضح ولا مش واضح طيب يبقى إذن لا دليل لهم في كده الدليلين ذكرهم لا في الآية ولا في الحديث طيب نقوي هذا الكلام بادله أخرى من عندنا تدل على أن الأمر للفورية أول دليل معك اللي احنا ذكرنا في قصة في قصة آدم وإبليس فالله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وإبليس لم يسجد، فالله عز وجل عاتبه وعاقبه على ذلك لو كان الأمر ليس على الفور كان ممكن يقول إن ابليس احتمال انه يزبط بكرة احتمال يزبط بعده لكن لما قالوا اذ لنا الملائكة تسجدوا فكانه طالب منهم ان يبادروا الى السجود فلما لم يبادروا الله عز وجل عاقبهم رغم ان الغمر ده ما اقترنش بي ايه فانتدل على وجود صح كده ما شايف صح لا يعني ايه يعني ابليس دلوقتي عمل ايه ابليس ما ادش انا مش ساجد صح ابليس ما ادش انا مش هزبط لكن ابليس عمل ايه ما ساجدش لو كان الامر على الطراخ زي ما بيقولوا كان يبقى يحتمل ان هو يسجد بو برايس بعده يسجد كذا لكن الله عز وجل لما سأله ما لوش انت هتسجد ولا مش هتسجد ما لوش كده لكن قال له ما منعك ان تسجد قال له انت ما ليه ما منعك ان تسجد يبقى جعل عدم السجود امتناع ولم يجعل اداد على ان الامر على الفوريه اذا لو كان الامر على الطراخ لما عد ادريس ممتنعا عن السجود ها واضحه طيب ده دليل دليل ثاني معك برضو في هذا الباب عندك مثلا عندك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية قلت معنا مش معنا عارفين قصة الحديبية مش ايه اه في قصة الحديبية ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم انهم يزدعوا الهدي ويحلقوا ويقصروا ويحلوا من احرامهم صلى الله عليه وسلم فشاهد ان الصحابة يعني يعني من شدة الأمر تلاكاؤ لم يبادروا بتنفيذ الأمر فلما لم يبادروا بتنفيذ الأمر النبي دخل مغضب إلى أم سلمة فلما رايته مغضب كذا بهذه السرف تسأله فقال وما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا اطاع فالنبي عمل إيه جعل تأخيرهم للأمر بمنزلة معصية الأمر لأن الصحابة ما لوش مش أذنب مش هنحلق. ما مش هنقصر. ده هو غاية ما هناك هو أمرهم وما سنعوش للفعل لو كان الأمر على الطراخي كان خلاص النبي خلاص هو أنا أمرتمه خلاص يفعله النهاردة يفعله بكرة يفعله بعده يفعله في أي وقت مكانش يغضب لكن معنى أن النبي غضب وقال ما لي أمر بالأمر فلا أطاع فجعل فعلهم بمنزلة المعصية فدل على وجوب إيه على أن الأمر على الفعل وده في قصة الحذبية واضح والها مشايف طيب وفي دليل آخر في قصه في فتح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في حجه الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة فقال ايه قال ما امر من لم يسق الهدي ان هو يحل من احرامه ويتمتع يعني يعني يحل من الاحرام يجي لها عمره وبعد كده يحرم بالحج مرة ثانيه فامر بذلك فبعض الصحابة يعني تلتكه وكانوا راضوا يتشبهوا النبي والنبي قال لولا لو استقبلت من امر ما استدرت لما سقت الهدي لأن طبعًا تعرفوا إنه لو صار الهادي لا يجوز له إيه إحلال الله عزوجل يقول تحلقوا رؤوسكم حتى يبل ولادي محله فبالتالي لو أخرج الهادي معاه من بلده ما إنفاحش إنه هو يحل بل يجب عليه في هذه حالة أن يظل على إحرامه إلى أن يزبح الهادي بنص الآية فالنبي يقول لا استقبلت من أمر مصدبر تلمسوا الهادي يعني لما سقط الهادي يعني كان يح يعتمر أولا ثم بعد ذلك يحج فأمر الصحابة اللي هم ما سقوش الهادي اللي هم جم من غير الهادي معاه صلى الله عليه وسلم إنهما يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة ثم ذلك بالحج بحج يتمتعوا يعني بين الحج والعمرة فالشاهد يعني صحابة كثر يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فالصحابة يعني ايه يعني تلكأوا في تنفيذ الأمر ما قالوش مش نعمل يعني لم يمانعهم في تنفيذ ولكن غاية ما هو ذلك انهم يسكتوا انه نريدوا واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي برضو غضب وقال مالي لا لأخضب وأنا أمر بالأمر فلوطع فجعل أيضا فعلهم بمنزلة المعصص هذا يدل على وجوب المبادرة إلى فعل الأمر وده واضح وادح مش له طيب هناك دليل برضو آخر رابع وده من القرآن وده قاعدة عامة يعني تدل عليك اكثر من آية نقول ايه أن كل أمر من أمور الخير الواجب فيه المصرع إلى فعله يعني أي أدره من أمور الخير يواجب فيه المصرع إلى فعل دليل هذه القاعدة قول عز وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى جنة إلى جنة تجري عرضها السماء وسارعوا إلى جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة تجري من تحتها الأنهار ولا تأنيوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وقول عز وجل فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مثل هذه الآيات كلها إيه يعني أنت عندك إيه وسارعوا وسابقوا فاستبقوا كل دي أفعال أم وإحنا أخذنا في المبحث اللي فات أن أفعال الأمر تدل عليه تدل على الوجوب فذا كلها يدل على إن الأوامر الخير يجب الايه يجب المبادرة إلى إيه إلى فعلًا يبادر إلى فعل هذا الأمر طبعًا إذا كان هذا الأمر يعني قد يكون الوجوب أو الاستحباب في هذا الموطن يعني, يعني في بعض القرائن قد تصرف من واجب الاستحباب ولكن أصل واجبه يبقى على هذا الأصل نقول إن الأصل في أوامر الخير أن يولد لفعله ولا شك إن إن كل أمر أمر الله به وعمر ربيعة نسلمه من الخير فيجب المبادرة إلى فعله فك ف هذا على هذه القاعدة أن الأصل في الأمر المطلق عن القرين الفوري <تصفيق> واضح هذا الدليل الرابع ولا مشايف طيب يبقى إذن هذه الأدلة مجتمعة فضلاً عما أجاب نبيه مع عن هم نخرج به الان بهذا القاعده الثانيه في دلاله الامر نقول ايه القاعده الاصل في الامر المطلق المجرد عن القرينة ان يقتضي الفوريه يبى الاصل في صيبة الامر المطلق او المجرد عن القرينة ان تقتضي الايه ان تقتضي الفورية فلناها الفورية يقول برضو وهنا شيء برضو بيضيق الشيخ ابن عثيمين برضو في الاستدلال يقول ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها يقول إن الإنسان يبادر إلى الفعل هذا إيه أحوط وأبرأ لزمته والتأخير له آفات وإن تراكم الواجبات على الإنسان بيؤدي إن الإنسان يعجز عن هذه الواجبات عشان كانت تقد بالك لما الإنسان بإيه بيترك الشيء أو يكسل عنه مرة في مرة فبتجد أنه بعد ذلك بيعمليه بيتركه بالكل خلاص يا مشاهد يبقى إذن هذه مقتضى صيغة الأمر طبعا خد بالكوا أن هذا سيتيبك في بعض في الاستدلال الفقهي طبعا يعني يعني إحنا مثلا هيجي مثلا عندك قضاء الصلاة هل قضاء الصلاة على الفور أم على الطراخ فطبعا أنت هتوجه أن الأمر المطلق للوجوب فيبقى إذن القضاء على الفور فبالتالي لما تيجي مسألة مساله لو واحد عليه مثلا صلاه هي يصليها مع الفرض مثل ثاني يوم لان ده طبعا ولا يصليها مباشره دلوقتي واحد ساب الظهر فتجد بعض الناس يقول لك الظهر ده ايه هنصلي مثلا ايه يوم مع الظهر بتاع ثاني يوم ولا نبادر الى مباشرة قلنا الاصل في الأمر المطلق القضاء الفوري طب هل يفرق ان هم يبقوا صلوات اكثر طبعا ده خلاف فقهي كل ده مش يفرق قضاء رمضان مثلا هل الأصل في قضاء رمضان أنه يقضي على الفور على التراخي الأصل وعلى الفور لكن ورد بليل يدل على جواز تأخيره اللي هو حديث عائشة رضي الله عنه ما كانت تقضي إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا أن هذا الفعل فوعل في زمان النبوة سواء النبي عالم به أو ما علمش ولم ينزل القرآن بتحريم يدل أنه حلال يعني حتى نبيل أو ما الله جل وعلا عالم فلو كان فعل عائشة حرام كان, كان قرآن نزل بتحريم فيدل على جواس تأخير القضاء وطبعا إذا قلنا بجواز تأخير القضاء يجي المساله طب هل ينفع دلوقتي الستة من شوال يصومها قبل ما يصوم قضاء رمضان لو كانت المرأة عليه قضاء رمضان او رجل عليه قضاء رمضان ولا يقضي الأول قبل فعل السنة فطبعا دي برضو هيجي الخلاف هيرجح معك مثل هذه برضو النقاط يعجبك فالشاهد يعني أن هذه المسألة ترتب عليها عندك ايه صور كثيرة جدا في الترجيح وفي, وفي غيره واحد مثلا حال الحول على الزكاة الواجب على الفور يجب أن يخرج الزكاة والبشر من فحش أخرها يبيزا هكذا أن كل الأصل في الأوامر المطلقة عن القرائن أنها للفورية خلاص يا مشاهد سواء كانت واجبة أو مستحقة الأصل نال الفورية يبادر إلى فعلها طيب نعم لا دي مساله تانية في معناه ما الناس دعوا بيها الان احنا الان بنتكلم في الاصول يعني ال يعني هذه المساله نتتشعر تتشعب نتكلم مش في باب الصيام عشان اقول لك حكم صيام السبت انما احنا بنتكلم عن ماذا مشايخ بنتكلم عن مساله اصوليه فما تسيبش المساله الاصليه نتكلم فيها للعمل الفوريه وتنشغل بمثال ضرب هذا خطأ هذا من الخطأ اللي يضيع عليك فائدة الدرس يعني لما ضربنا قضاء رمضان بنضربه كمثال مش هو صلب الموضوع احنا مش موضوعنا دلوقتي الصيام والقضاء والام التي يجوز صيامها والتي لا يجوز صيامها لكن احنا موضوعنا بيتكلم على ان هل الامر يقتضي الفورية او لا يقتضيها وصور الخلاف المترتبة على ذلك فصيام الساي يوم السبت خارج عن هذه المسألة فاجيبك بعد الدرس لكن في خلال الدرس ما هذا السؤال فهذه فائده استفدتها كطالب علم لما يبقى عندك سؤال برد الدرس يبقى تسئله بعد الدرس ما يخلص لكن في أثناء الدرس يبقى إذن الأسئلة المتعلقة بالدرس خلاص يا مشايخ ربنا أحفظ طيب نرجع بقى المسألة لها بعد معرفنا كده دلالات الأمر يقول إيه وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك قد بل يبيزحنا قلنا إن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في الأمر المطلة لا أصل طبعا في الأمر مجرد على القرين الوجوب وفي المجرد على القرين برضو الأمر المجرد على القرين الفوري يبي الأصل في الوجوب والفورية لكن القاضي يخرج عن هذا الأصل فيقول إنه يخرج عن هذا الأصل لي إلى معاني منها طبعا هو مش يقصد كل المعاني اللي بيخرج لها لأنه بحسب القرين بقى فيقول منها الندب يعني قد يخرج يعني كديات أمر ويربي الندب ويقول كقول تعالى وأشهد إذا تبايعتم يقول وأشهد إذا إيه؟ إذا تباعتم فيقول إن الشهادة في البيع يعني على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود تعالى ما العلاق مشاهدة طيب ويقول إن الإشهاد في البيع كمان مش يعني خد بالك إنت قوله هنا إيه وأشهد إذا تباعتم انت كرجو الأصول هتجد استدلها هتقول إيه هذه, هذه الآية أفدتني مسألتين المسألة الأولى وجوب الإشهاد في البيع بظاهر اللطس والمسألة الثانية أن هذا الإشار يجب أن يكون على الفور بمعنى أنه يكون مقترن بالباية لا يجوز تأخيره عن البي خلاص كده ما شاهد إيه بشفت اللفظ ده فدك كم فإيه إنتم معايا ولا مش معايا أنا جبت الفائدتين دول منين جبتهم من عملي منين من القائدة اللي نحن نستوى وقدمها أن الأصل في الأمر المطلق أو المجرد على القرين أنه يقتضي إيه الوجوب والثورية ويشغل إلى فعل عمر فإيبا يقتضي الوج و... ويقتضي الفوريه يبقى إذن كأن إذا كإن أشيروا إذا تباحتم يقتضي أمرين الأمر الأول وجوب الإشهادة على البيع الأمر الثاني وجوب اقتران الشهادة بالبيع وعدم تأخيرها عنه لأن ده معنى الفوريه خلاص كده مش بس هذه الآية وردت قرائن بتصرفه أو وردت أدلة تصرفها إلى من الوجوب ومن الفورية من كليهما طب إيه الدليل اللي صرف هذه الآية من الوجوب ومن الفورية فبيقول يعني آه الدليل الدليل اللي صرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولا من شارفه اللي هو حديث حديث خزيمه ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي فالشاهد يعني استدعى النبي ليقضي سماع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف مع اعرابي فتشاجر يعني قفز يعني يسالوا عن فرسه تبيعه بكام مش عارفين ايه اتفق على السعر ولم يشهد يعني اتفق على السعر الان وما شهدوش احد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعني الفرس وتعالك على النبي ما يروح البيت هيجيب الفلوس ويعطيها له فالنبي سبق الرجل فالرجل جاء في الطريق من الفرس في إيدو فقابل بعض الناس ولا يعلموا إن الرجل باع الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوا يعني عن هذا الفرس بك تبيعه مش عارف إيه فأخذ يعني يتفادو في سعره فأعطوه سعرا أعلى من السعر اللي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني دلوقتي الرجل فاهي حسده يعني أينام هو وطبعا الأعراب يعني كان فيهم شيء من الغلظة بينك وبين فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهو اتفق مع على البيعه بس هو دلوقتي هيبيع الفرس دلوقتي بسعر اغلى من اللي هيبيعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد الرجل أراد ان هو ايه ان هو يخرج من هذه المسألة فقال له بقى بمكر الاعراب قال له كلمه عجيبه ايه بيقول له كلمه عجيبه قال إن كنت مبتعن هذا الفرس وإلا با فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بناديه بيقول له إن كنت مبتعن هذا الفرس وإلا با قال له انت هتشتري الفرس ده ولا بيعه فطبعا هتشتري بمعنى كذا كده ان احنا ما بعناهوش ولا قال قد اشتريت قال هو ده لسه اشتريت قال له ما من اشتريته منك قال له احنا اتفقنا وعلى السعر وكذا قال لا لم ابيعه لك قال انا ما لكش ليه الرجل عايز يعمل ايه عايز يفوت في السعر تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له الجماعه دول انت كنت بتقول 4 الجماعه دول مثلا ب او ولا بتاع. طبعا 4 وستة ده فرض يعني مش مش الحديث فالشاهد يعني آآ ان آآ آآ ان الان الرجل قال والله قال ما والله ما بعته لك وحرف ده وما باعوش الا خلاص قال لك ما في شغل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلا قد بعته منك فتفق الاعربيه كلها لهم مشايده قال له لا قال له هات لي من ده مين اللي يشهد انك بعت فقال خزيمة بن سابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد باعت خزيمة قال له انا شاهد ان انت بعت هذا الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم بالسعر الذي قاله رسول الله فالنبي سال قال وما ادراك قال له انت ما كنتش معانا مين اللي ادراك بهذا فقال بما تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال له يعني انا انا أصدقك في ان الوحي ياتيك من السماء واكذبك في بيع وشراء قال له يعني ما ينفعش يعني. يعني انا ما بكذبش اللي يجي ياتيك في اي لساعه من الليل او النهار او القران ياتيك وبعد ذلك عايزني اكذبك في بيع او شراء قال فجعل النبي صلى شهادة خزيما بشهادة رجله طبعا هذا الحديث مع ما فيه من طرف وفوائد فيه فوائد كثيرة يعني اعنى فايدتين تفتنة هنا اللي احنا محتاجينها ان النبي عمل ايه ان النبي باع ولم يشهد تمام دي فايدة والفايدة الثانية ان فيه إشاد على سبيل التراخي يعني ايه سبيل التراخي يا ما يعني بعد لما الرجل تكلم بقى وحصل الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي اشهد بس اشهدهم بعد بعد مواقع البيع بقى بفترة خلاص يا ما يبايزم هذا يدل على أن قول تعالى وأشهد إذا تبايعتم لا يدل على الوجوب ولا على الفورية والنعم على استحباب الوجوب واستحباب الفورية فقرر هذا الأمر من الوجوب للإ للإستحذاب والقرينة حديث من حديث من يا مشايخ حديث خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الفرس من العربي ولم يشهد يبقى دي قرينة النبي اشترى فرس من الأعراب ولمش. وطبعاً في قرآن أخرى بيقولوا أن الأوامر التي جاءت للإرشاد تدل على الاستحباب. قالوا خد بالك. إن إحنا دلوقتي الأصل في في الأوامر أنها جاءت إيه للتعب. والأصل في أمور الدنيا إن هي إيه يعني لنا ليست علينا. يعني دلوقتي أنا ما نمشي أكل ما أكل شيء أشرب ما شرب الأصل في هذه الأمور كلها إيه نهليا. يعني ليست علينا. فيفعل الإنسان بطبيعة الجبلة بأي صورة لها أمور دنيوية يعني قالوا فإذا جاء أمر فيها فهيصير الأمر هنا معارض بقرينة أنها لنا خد بالك الأمر يقتضي يقتضي الاستعلاء يعني كأن الأمر يقتضي وجوب هذا الفعل عليه ومعنى أنها من أمور الدنيا يقتضي جواز هذا الفعل لي إبه هنا مع شيء شيئين أن هذا الفعل جائز لي بطبيعة كونه من أمور الدنيا والأمر بطبيعة كونه وإيه بالوجوب ألوب إذن دول لما يجوا مع بعض يطلعون خليج جديد أن هذا الشيء مستحب وليس بواجه لأن قرينة أن هذا الشيء من الأمور التي يجوز ليفعلها أو تركها كالنوم والأكل والشرب تمنع الوجوب وقرينة الأمر به تمنع مجرد الإباحة فبالتالي ترفعه من الإباحة لاستحباب إذن وصلت بينهما ودع لأكثر الأصليين أن الأمر في أمور الإرشاء الأمر التي جاءت للإرشاد أو في مسائل الآداب ونحوها تقتضي الاستحباب للوجود لماذا؟ لأنها لأن مسائل يعني الأمور الدنياوية والآداب ونحو هذه على سبيل الإباحة لنا فلا تكون علينا فالأمر يرفعها من الإباحة إلى الاستحباب لكنه لا يقوى على رفعها للوجود لكونها معارضة بإيه بتعلقها بمشيئة الإنسان إذا شاء على وإذا شاء لم يفعلها فذه حقيقة المستحب أن في أمر وفي تعلق بالمشيئه فالامر المعلق بالمشيئه دل على استحباب <تصفيق> لا, لا, لا لا لا لا لا لا بالعكس دوالد والد ده بعد ايه اشهد اذا تبعت ما ينفعش يتبقرين ما ينفحش بقريني لأنه رفع الجناع عن الكتابة وأمر بالإشهاد يبقى, كان... يبقى أنه أنت على عاية تستشف تقول أنه جعل الكتابة بديلة عن الإشهاد يعني كأنه جعل الإشهاد إذا, إيه؟ إذا عدمت الكتابة يعني كأنه يقول لك إذا لم تكتب فأشهد أما إذا كتبت فالكتابة تغنيك عن الإشهاد خلاص كيف طيب يا شيخ لكن دي ما تصلحش قرينة في هذا الباب يعني لكن انت ممكن تقول ايه ان الامر بالكتابة هنا للاست... للاستحباب تمام يقول الله عز وجل امانه اذا تدينتم بدين فاكتبوه صح كده تقول ان هذا الامر بالكتابة عند الدين الاستحباب تقول القرين الصارفة يقول الله عز وجل بعد ذلك فإن امن بعضكم بعضا فليؤدى اللذي اتمنى امانته فهذه القرين صرفت من وجوب الكتاب الى استحبابه خلاص كذا مشايف؟ إيه معناه ولا مش معانا؟ طيب جيد. طيب ااا ننتقل بقى ل لشيء آخر يبقى إذا أول شيء إن الأمر يخرج فيدا مشايخ فيدا مشايخ عندوك مشايخ. طيب يبقى أول شيء ها نتابع معايا أول شيء إن الأمر يخرج من الوجوب إلى الاستح إلى الإباء الندب أو الشيء الثاني قالوا أن الأمر يخرج من الوجوب إلى الإباحة الأمر يخرج من الوجوب للإيه؟ للإباحة قالوا أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعض الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. خد بالك يقول أكثر ما تأتي الإباحة في حالتين الحالة الأولى بعد الحظر يعني بعد النهل يعني خد بالك الله عز وجل يقول إيه؟ يا أَيْلَا الذين أَمَلُوا لَا تَقْتُلُوا الْصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُوا فقولوا لا تقتلوا الصيد. يقتضي حرمة قتل الإيه؟ يقتضي حرمة قتل الصيد صح كلا مشايف؟ تمام؟ وبعد ذلك يقول وإذا حللتم فاصطادوا يبقى إذا حرم القتل حال الإحرام وأباحه بعد الإحلال من الإحرام إبدا أمر جاء بعد نهر قالوا طبعا فاصطادوا هنا كانت للإيه؟ للإباح ودى الأغلب فيها يعني تمام؟ فالأوامع يبقى ده اسمه إيه؟ إن, إن هذا الأمر وقع بعد حظر يعني بعد من؟ يا مش الصوت عالي جدا أنا مش مش مش عارف أركز كذي طيب طيب المهم يقول وإذا حللتم في فصّاده يبي إذا نازع أمر بعد منه طيب خد بالك ما توهم الحظ مثل مثلا ما يجي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني إيه يسألوا في الحج مثلا عن مسألة فيقول افعل ولا حرك يعني يجي سألوه مثلاً إيه ما حكم مثلاً الساي قبل الطواف أو الطاف قبل الساي؟ فكأنما رجل توهم ان السعي قبل الطاف أو الطواف قبل السعي لا يجوز. فهنا مفيش منع، لكن الرجل الذي توهم المنع، فلما النبي له افعل ولا حرج افعل دفع الأمر، لكن له الأبيورد فيه حقيقة الأمر وإنما عرادة به رفع رفع الحرج عنه. خلاص يا مشيخ، وإنما عرادة به رفع الحرج عنه كأنه راد إبيه الإباحة. وهذا مثال للأمر بعد ما توهم فيه الحصر. طب هنا حكم الأمر بعد الإي بعد النهي الحظر يعني النهي حكم الأمر بعد الحظر او. النهي اختلف أهل العلم في حكم الأمر بعد الإيه بعد النهي على أقوى خد القول الأول الأصوين قال إن الأمر بعد الحذر او النهي يقتضي الإيه؟ الحظر أو معنى واحد مش فرق يعني الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ده القول الأول الأصوين قال إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة والقول ستغيل للأصوليين قال أن الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب وقول سالس قال أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب قالوا زي الأمر ما كان الأصلي فيه الوجوب قبل الحظر فكذلك بعد الحظر الأصلي فيه الوجوب القول الثالث قال لا. الأمر بعض الحظر يقتضي رفع الحظر ويعود إلى ما كان عليه قبل ذلك يعني خد بالك الأمر بعض الحظر قاله عمل إيه قالوا إن إحنا كان عندنا نهر فالأمر اقتضى رفع النهر بس وطالما النهي يرفع يرجع الأمر إلى ما كان عليه لو كان قبل ذلك هذه المسألة مستحبة تبا مستحبة واجبة تبا واجبة مباحة تبا مباحة صح كده فقال يرجع لهذا فا يبقى يبقى اذا ايه ينظر بقى ايه لهذه المساله ها واضحه ولا مش واضحه يا يبقى اذا قول قال اباحه قول قال استحباب قول قال رفع الحظر وقول قال الوجوب القول الخامس قال جماعه اللي هم ما يزعلوش حد اللي هم الجماعه المتوقف قال لك كل الأقوال دي محتملة فيجوز هذا وذاك فاحنا متوقفين في المسألة ده قولي تمام يبقى دي الاقوال الخمسه المشهوره في في هذا الباب عندك طيب كل واحد عمد استدلب أمسده لأوامر جاءت بعض الحظر وكانت مباحة أو مستحبة أو واجبة فالقال إن الأمر الإباحة قالوا إذا حاليتم فصاده قال له شك فصاده هل أحد يقوى أن يقول إن فصاده هنا تدل على الوجود ولك لا ما تكونش على الوجود قال له تدل على الإيه تدل على آآ آآ آآ تدل على الإباحة إباحة الصدد يبقى الأمر بعض الحظر يدل على الإباحة ده قبل. القول الثاني قال لك لا ده الامر بعد النهي يدل على الوجوب يعني الله عز وجل يقول ايه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا, إيه؟ إلا بالحق صح كده ويجي قول الله عز وجل والزانيه والزاني فجلدوا مثلا كل واحد منهما مئه جل او بلش ايه فجلده يعني يقول ايه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ف جاء الأمر بالقتل مثلا هنا يقول لك أخذ قلب بارك شفته و جاء الأمر بالقتل مثلا أو قول النبي من بدّل دينه فاقتلوه صلى الله عليه وسلم يقول لك أه جاء الأمر بالقتل هل أحد يقول إن الأمر دي للاستحباب ما يجاد بعد النهي عن قتل النفس هل يوجد أحد يقول النابل كل استحباب نقول ما حدش يجاد يقول الاستحباب كلها الوجوب يقول لك خلاص يبقى جاء امر بعد النهي وهو الوجوب يبقى لك يقول لك إذا الأمر إيه للوجوب ويقول لك إن الأدلة العامة دلت على أن الأمر للوجوب ولم تفرق بين كونه بعد نهي أو قبل نهي ده, ده قول القول الآخر اللي هو الاستحباب جاب لك أمثلة برضو لأوامر كانت بعد النهي مستحب أنا في الحقيقة مش حضرني مثال منضبط فيها الآن يعني الأمر كان بعد النهي كان مستحبا المهم يعني كل, واحد كل فريق من ياصح ياصح أحسن ياصح على إن كنت نيتكم عن زيارة القبور ألفي فزوروها بس في حق النساء يقول النووي أو مش حق النساء فقط الرجال يكون زيارة القبور مستحبة وجاء بعدنا فدل على السبب أحسن أحسن على إن كنت نيتكم عن زيارة القبور ألفي فزوروها فقول فزوروها فهذا أمر بزيارة القبور وقع بعد النهي عن زيارتها وهو للاستحباب وليس للوجوب وليس الإباح أحسن جاي يبقي إذا نادي هذه أمثلة وقعت معنا الآن إن يا للإيه من الأوامر جاء إما للواجب إما للإستحباب إما للإباحة خلاص ما مشايف طيب القول الرابع اللي القول الرابع اللي هو قال إن إن الأمر اللي رفع الحازل أخذ بالكبار إحنا رأينا أي أوامر جاءت بعد النه كانت للوجوب أوامر بعد النه كانت للإباحة وأمر بعد النه كانت للإيه للإستحباب فدل على أن الأمر بعد النه ليس على صورة واحدة وإنما على صور متعددة ده طبيعة ما وجدنا ألو بايزن إيه ليس إن نحن يعني قالوا نحن لو جعلنا كل الاستحباب يبقى قديم على قول الأمسلة لجات الوجوب ولو قلنا للوجوب قديم على الأمسلة لقرد الاستحباب ولو قلنا للإباحة قديم على الأمسلة لجات الوجوب أو الاستحباب ألو بايزن الإعمال إن نحن نجمع بين كل الأمسلة أول من اهملها ألو بايزن الأمر يقتضي رفع الحظر بس يقتضي من النهي ده لاغي لكن الأمر إيه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي لو أمر مطلق من القرين إذا واجب لو أمر مقترن به ما يدل على استحبابه يبقى مستحب لو أمر يقتضي به ما يقترم به ما يدل على باحته يبقى مباح وده القول الصحيح عنه أن الأمر بعد النهي يفيد رفع النهي يعني أن حالة النهي قد انتهت فيرجع إلى ما كان عليه أما قول من قال إن, الأمر إن الأدلة الأمر جاءت لتدل على وجوب الأمر مطلقا سواء كان قبل النهي أو بعد النهي فنقول هذا الكلام ده مش دقيق لأن النهي قرينة وإحنا بنتكلم على الأمر المطلق مش الأمر المقترم به قرينة فلذلك لا يصح عمل أدلة هنا فالصحيح أن الأمر بعد النهي يدل على انتهاء حالة النهي ورفعها ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك لذلك يمكن أن يكون مباح مثل في قول فصاده وممكن يكون مستحف مثل في قول كنت نأيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أو يكون واجب مثل الأمر بقتل النفس بعد النهي عن قتلها أو أو قتل المفارق لدينه أو المبدل لدينه وهكذا تمام؟ فإذن يبقى, يبقى الصحيح عندنا مشايخ أن الأمر بعد النهي يفيد رفع النهي ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك خلاص كده وعرفين سورة الخلافة تظهر في مثال صريف خالص في مسألة الإيه في حديث الحديث ابن عمر لا تنطق بالمحرمة ولا تلبس القفازين. فبعض اللي قالوا إن الأمر يعني عبنا على الخلاف في جاءت الأكوان في النقاط فبعضهم قالوا أنه مستحق ببنان على أنه أمر جاء بعدنا يعني وقال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا طب الأمر اللي جاءت بلبس النقاط ونحو ذلك تمام هذا الأمر جاءت بعدنا يبنى تدل على إيه يبقى نقول أنها للاستحباب أو بعضهم يقول طبعا للإباحة لا أعلم به قائل في الحقيقة يعني لكن الأغلب القائلين قالوا ان هذا يدل عندهم على الاستحباب وطبعا الكلام ذا مش دقيق لأن احنا نقول أولا ان الأوامر هذه يعني أن احنا بنقول ان الصحيح أصوليا أن فائدة الأمر بعد النهي أنه ترفح حالة النهي ويرجع الأمر إلى ما كان عليه فإذا لم يكن مسبوق فهو يدل على, على قائدة الأمر اللي هو على الوجه فلذلك الصحيح إن هو واجب وليس مستحبط خلاص مش شايف اتضحت الصورة كده يبي يزيل احنا بنقول الأمر بعد النهي بدقه كده الأمر بعد النهي يفيد رفع حالة النهي ثم يرجع في في في دلالة الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي لو كان واجب بواجب مستحب بمستحب مباح بمباح عشان كده في مثال الصيد تجد إن الأوامر إن الصيد أصله مباح عشان كده كان مباح وزيارة القبور أصلها مستحب عشان كده كانت مستحب تمام وقتل المبدل دينه أصلاً واجب عشان كده كانت واجب وهكذا طيب, طيب مش شرط ننتقل بعد ذلك لمسألة أخرى بالأمر قد يخرج من الوجوب للإباحة وطبعا قلنا ذا بحسب القرائن وأكثر ما يقع ذلك كما يقول إذا ورد بعض حظر أو جواز لما توهم أنه إيه؟ أنه محظور الأمر صرف من الأمر الإباحة طبعا باب القرائن فيها واسع وشوف لك مثالين هنا اللي هو قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا ومثال قول النبي لمن سألوا في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال حجة على بعض فقال إيه؟ إفعل ولا حرج الحالة الثالثة أن الأمر قد يخرج من الوجوب إلى التهديد يعني قلت بالك رب الأمر من بدل الوجوب ربه لإيه التهديد خلاص كده مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا دفع لها ما شئ ها فعل امر فهل يقتضي الوجوب هنا يعني هل نقول ان الله عز وجل يوجب عليهم أن يفعلوا ما شاءوا نقول لا الله عز وجل لا يوجب عليهم أن يفعلوا ما شاء انما بدهددهم ده بيكون يقول لهم اعمل اللي انت عايزه الله عز وجل يستطيها سيعاقب يبقى لان مشيتهم هنا قد يشمل الكفار هيشير كفر والعاصي هيشير معصيه فهل الله عز وجل يأمرهم بفعل الكفر والمعصيه نقول لا إنما هذا على سبيل التهديد لذلك قال ايه انه بما تعملون بصير ش كده بعدها قال أقل يعملوا ما شئتم الله وبما تعملونه بسيط كأنه يقول البصير يعني يعني سيعاقبكم بما تعمدون أو قول الله وجل من شاء فليؤمن يؤمن أو فعل أمر فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر يقول ومن شاء فليكفر يكفر فعل أمر دخل فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر وده من سجل من سجل الأمر فهل معنى ذلك أن الله أمرهم بالكفر؟ نقول لا إنما الله عز وجل ذكر ذلك على سبيل التهديد بدليل أنه قال بعدها إيه؟ إن أَعْتَدْنَا للظالمين نَعْرَاهَا إِبَّا قد يخرج الأمر من الوجوب إلى التهديد خلاص كما شايت وقد يخرج الأمر طبعا من الفورية إلى التراخي وطبعا إحنا ذكرنا لكم مثال الإشهاد السابق اللي هو في حديث خدامة الإشهاد في البيع وهناك مثال اخر للشيخ ضربه اللي هو مثال قضاء رمضان احنا كنا طبعا ان قضاء رمضان معمور به والاصل هو على الفور لكن ده اللي الدليل على انه على الطرق والدليل ايه حديث عايشة انها كانت تقول كان, كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا لو كان التأخير محرم كانت عائشة أخرت عليه وبعد أخذ بالك ممكن واحد يقول لي طب النبي ما عرفش قل له احنا ما بنقولش النبي عرف او لم يعلم احنا بنقول ان هذا الفعل وقع في زمن الرسالة والوح يعني كان القرآن بينزل فبالتالي الله عز وجل حتى لو النبي لو لم يعلم الله علم فلو كان هذا الفعل حراما لنزل التحريم من قبل السماء لذلك الصحابة كان يقولوا كنا نعذل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهي يعلم فكل فعل بيوجد في زمان التشريع ولم ينهى عنه فالأصل جوازه لأنه لو كان حرام كان ينزل دليل يحرمه فده يدل على جواز التأخير القضاء رمضان فيدل على أن القضاء ليس على الفور وده قرينة طبعا صارفة يبقى إذن الخلاصة هنا في هذا الباب أن الأمر قد يصرف من الوجوب أو الفورية من الوجوب إلى, إلى الندب أو الاباحة أو التهديد أو غيرها بحسب القرائن وقد يخرج من الفورية إلى التراخي وكل ذلك أيضا بحسب الإيه؟ بحسب القرائن جيد. انتقل بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى من مسائل الأمر وهي مسألة ما لا يتم المأمور إلا به. خذوا بالكلمة الشيخ. المسألة دي بيقول إيه؟ إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمولا به، فإن كان به فإن كان المأمول واجباً كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا هذه يعني يتكلم على أي مشايخ على أن وسيلة الشيء تأخذ حكم المقصد اللي يابد نسميها للوسائل أحكام المقصد تعرف مشايخ القاعدة المشهورة أن للوسائل أحكام المقاصد. دي بنسميها ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم المستحب إلا به ليه المأمور؟ لأن المأمور يشمل الواجب ويشمل المستحب الاثنين. تمام؟ فبيقول إنه ما لا يتم المأمور إلا به هل يصير مأمور به أو لا يصير مأمور به <تصفيق> معنا كلمة شاكل مش, مش طيب انتبه إحنا طبعا بنقول إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب أو بنعبر عنها بعبارة تانية نقول أن للوسائل أحكام المقاصد وسيلة الواجب واجبة وسيلة المستحب مستحبة وسيلة الحرام محرمة وسيلة المكروه مكروهة وطبعا خد بارك في جانب الحرام في جانب المحرم والمكروه نسميها زراعة يعني نصطلها على تسميتها زراعة وفي جانب المستحب والواجب نصطلها على تسميتها وسيلة لذلك يقول ايه جاءت الشريعة بسد الزراعة وفتح الوسائل سد الزراعة يعني يا مشايخ يعني نسد الوسيلة اللي توصل للحرام أو المكروه وفتح الوسائل يعني يعني فتح الشيء الذي يوصل للواجب أو المستحب كل ده يعبر عنه البنون واحد ليه نفس الطاعدة وسائل أحكام المقاصد بس كلها دي تعبيرات لأهل العلم تندرج تحت أضرب لكم أمثلة مثلا يا مشاير حكم ستر العورة في الصلاة إيه ها واجب طيب يبقى إذا ستر العورة كيف يستر يستر بارتداء ساوب وشراء يبقى حكم شراء ساوب لستر العورة العورة بيه في الصلاة حكمه إيه واجب لأنه لا يتم ستر العورة إلا بيأذر ساوب فيصول شراء الساوب شراء الثوب لستر العورة واجب لا لا يتم الواجب إلا به خلاص يا مشيخ مثلاً دلوقتي عندنا واحد عايز يتوضّع ومش عنده ومش ما ولا مش لا يم اي ماء وما غير الماء بتتباع مثلاً عايز يشتري مثلاً وهو مثلاً مسافر ولا بتاع والماية مش موجودة فعشان يتطوضّع يجب أن يشتري أو يحتاج إنه يشتري زجاجة ماء مع الدنيا مثلاً عايز بحكم شراء الماء للوضوء في هذه الحالات. واجب لأن استعمال الماء في الوضوء واجب وإذا كان لا يتم إلا بشراء الماء فيصير الشراء في هذه الحالة واجب لأن لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب طيب واحد مثلا أو حكم السواك في الشريعة إيه؟ حكم السواك السواك في الشريعة حكمه إيه سنة مستحب يعني طيب لو إن دلوقتي واحد عايز يقيم هذه السنة حكم شراء السواك علشان يتساود بيه إيه سنة يبقى شراء في حق مستحب لأنه يوصل إلى فعل المستحب والتسنن الطيب مثلا وضع الطيب سنة صح كده فإبقى إن الإنسان يشتري عشان يطيب ليوم الجمعة حكم شراء الطيب عشان يضعه يصير مندوب في هذه الحالة أو مستحب وكذا مشاهد تمام يبقى إذن نقول ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به على قاعدة أن الوسائل أحكام, الإيه؟ أحكام المقاصد وبدأ في جانب المأمورات وفي جانب المنهيات يعني تفصيل الكلام فيما يتعلق بالمنهيات يبقى الخلاصة ان احنا نأخذ هنا كمان قاعدتين قاعدة تقول ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقاعدة تقول ما لا يتم المستحب به الا به فهو ايه فهو مستحب ودولة يندرجوا دولة فروع لقاعدة عامة لقاعدة للوسائل احكام المقاصد ويبقى احنا كده ايه انتهينا من الحديث عن عن الأمر بكل مباحثه أو بأغلب مباحثه يعني شما بش يعني شما يعني أنت من أغلب مباحث الأمر وما يتعلق بها مشكلة خلاص يا مشيخ ويبقى إحنا كده ناقف إن شاء الله على هذا الجزء ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة مع الحديث عن النهي ودا القصيم الأمر يعني القسم الآخر من انقسام الكلام عند الطلب من حيث طلب الفعل أو تركه إلى أمر هنا تكلمنا عن الأمر النهاردة بمصطلع بقواعده وبما تضمنه والنهي إن شاء الله نقف معاه المرة القادمة وأكتفي يا مشايخ على هذا القدر والحمد لله رب العالمين